قُلْ هَذِهِ سَبِيْلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبَحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد انتهينا مما يتعلق بباب الاول نظم الورقات الذي عقده المصنف رحمه الله تعالى في ما يتعلق باصول الفقه والمسائل التي ذكرها هي من المسائل المهمه التي ينبغي العنايه بها لكن في المطولات تكون على جهه التفصيل لما ذكرها شاعت تتعلق ب المعنى العام هو الحكم وما مر كل ذلك ذكرنا فيه الراجح على ما مر ثم قال رحمه الله تعالى ابواب اصول الفقه ابواب اصول الفقه اي هذه ابواب اصول الفقه اراد بهذا الباب رحمه الله تعالى ان يجمع الابواب التي سيفردها رحمه الله تعالى في هذا النظر بمعنى انه سيذكر باب الامر وباب الاقسام الكلام باب النهي الى اخره وهذا اراده من رحمته تعالى ان ان يجمع اولا على جهه الاجمال ثم ياتي بعد ذلك التفصيل اذا علم الطالب ان ابوابا و صنفا فقه من حصل في هذا العلم قد ينشط لها وهذه من الحكم التي يبوب اهل العلم للعلم لانوا كتابا ثم بابا ثم ثم فصلا واراد بذلك تمييز العلم بعضه عن بعض وكذلك ان يجعل المتشابه تحت باب واحد مسائل التي التي بينها قدر مشترك تذكر تحت كتاب ثم تذكر تحت باب ثم تذكر تحت فصل وفيه كذلك إنشاط لي أو تنشيط لي همة الطالب لأنه إذا انتهى من باب حينئذ يشرع فيه باب آخر وإذا علم أن هذا الباب له منتهى قريب نشط لذلك لذلك ذكر الزمخشري وغيره أن القرآن سور من أجل هذه العل الله أعلم أنه من أجل أن ينشط القاري ينتهي من سورة ويشرع في سورة أخرى ابواب اصول الفقه ابوابه 20 بابا تسرد وفي الكتاب كلها ستورد ابوابها ضمير يعود الى اصول الفقه ابواب اصول الفقه ابواب هذا مضاف واصول الفقه الذي هو العنوان مضاف اليه ثم قال ابوابها يعني ابواب اصول الفقه وهنا اعاد الضمير الى المضاف اليه وهذا محل نزاع عند النحاة هل يجوز عود الضمير الى المضاف اليه ام لا والصواب جوازه الاكثر على المنع الاكثر على على المنع او لا يجوز يعني المضاف والمضاف اليه صارت كلمه واحده فصار كزيد فان اذا عاد الضمير اليه فكما لو اعاد الضمير على الدال من زيد وهذا لا يجوز بالتفاق قالوا كذلك شانه في المضاف والمضاف اليه والصواب هو الجواز لوروده في القران وكذلك في اشعار العرب ابوابها اي ابواب اصول الفقه 20 باب باب المبتدا و20 هذا خبره وباب تمييز تسرد اي اسردها لك اتيك بها متواليه متتابعه وفي الكتاب اي هذا الكتاب الذي هو به اراد به النظم كلها ستورد يعني ستذكر واحضرها لك وتلك اي الابواب ال20 هذا مبتدا اقسام وما عطف عليه خبر المبتدا تلك اي ال20 هذا مبتدا اقسام الكلام هذا الباب الاول ثم امر الى اخره اذا تلك العشرين اقسام الكلام وما عطف عليه كن خبرا للمبتدا اقسام الكلام هذا هو الباب الاول من العشرين ثم ثم حرف عطف اراد به هنا ترتيب انه سيذكر على هذا النمط ثم والالف هذه للاطلاق امر ونهي ثم لفظ عام يعني اقسام الكلام هذا باب وباب الامر وباب النهي ثم بعد ذلك يذكر العام قوله لفظ عام الالف هذه للاطلاق اي ثم العام ثم ثم العام واشار بهذا الى ان العموم وصف لللفظ وصف لللفظ واللفظ هو الذي يوصف بالعموم اما المعاني فتوصف على الصحيح لكن مجازا لا, لا حقيقه ثم لفظ عام أي ثم العام أو خاصة بالبناء للفاعل أي والخاص أي سخصة أو خاصة يعني الخاص ويذكر فيه المطلق والمقيد يعني باب الخاص الذي هو يقابل العام العام والخاص متقابلان ويذكر تحت الخاص المطلق والمقين أو مبين أو مجمل يعني مبين المجمل أو ظاهر معناه أو مؤول معناهم باب التوكيد ان الله انما يوصل به ما يوصل به المعنى ولذلك يقال هذا اللفظ ظاهر في معنى كذا فاذن الاصل في الظاهر والمؤول انه متعلق بالمعنى لا باللفظ او ظاهر معناه يعني والظاهر او مؤول يعني والمؤول وهو المؤول ومطلق الافعال اراد به افعال النبي صلى الله عليه وسلم الافعال الهنا العهده ذهني أنه لا يحتج بفعل أحد إلا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم قوله وفعله وتقريره يعتبر حجة شرعية إذا كان كذلك حين يدنا الأفعال المراد به أفعال النبي صلى الله عليه وسلم فعل إما للعهد الذهني وإما أنها نائبة عن مضافة إليه أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وسيتم بحثها خاص بها وقول مطلق هذا حش لأن الفعل لا يكون إلا مطلقا ثم ما نسخ حكما سواه ثم ما الذي اصدر موصوله ونسخ حكما ما نسخ مر معنى الموصول مع اصلته بقوه المشتق ثم الناسخ ثم الناسخ حكما سواه كما سياتي في مقامه ثم ما به انتسخ ثم الذي انتسخ به به متعلق بقوله انتسخ ثم الذي انتسخ به يعني المنسوخ يعني المنسوخ يعني ثم الناسخ والمنسوخ ثم الناسخ والمنسوخ ونظم كما ترى يعني كان الاولي ان قال الناسخ والمنسوخ ياتي به لكن النظم احيانا يجعل الناظم مضطرا الى تفكيك العبارات وقد يقع شيء من الحشو ونحوه ذلك كذلك الاجماع اجماع كذلك اي من ابواب اصول الفقه التي ستمر بك يسردها لك الناظم بعد هذه الابواب السابقه الاجماع اجماع كذلك مثل ذلك اي المذكور السابق مكون من الابواب ال20 الاجماع والاجماع دليل شرعي كما ساعته والاخبار جمع خبر والمراد به ما يتعلق به السنه النبويه مع حظر ومع اباحه يعني مع الحظر والاباحه كل وقع تتميم كل ذلك الذي سياتي واقع في هذا المتن وسياتي البحث فيه مفصلا ان شاء الله تعالى كذلك القياس هكذا أي, اي مثل ما مضى من الابواب ال20 كذلك القياس مطلقا مطلقا لعله في الاصل مطلقا اراد به ان القياس كما سيذكر المصنف انواع انواع قياس العله قياس الشبه الى اخره وذكر هنا قال لعله لعله في الاصل يعني المقيس عليهم حينئذ سيذكر القياس مطلقا بانواعه ثلاثه لات ذكرها على كل قوله مطلقا لعله في الاصل هذا باب التتميم المراد به ان القياس من الابواب ال20 كذا القياس مطلقا سواء كان القياس لعله في الاصل او للدلاله او لشبه او او لشبه والترتيب للادله ايوه ترتيب الادله يعني تقديم بعضها على بعض عند التعارض وسمى تعارض الادله تعارض بين بين الادله والوصف في مفتن ومستفتي عهد عهد والوصف في مفتي ومستفتي عهد والوصف في مفتي يعني صفه المفتي ومستفتي صفه المستفتي هذا يذكره كذلك الاصوليون في اخر مبحث الاجتهاد والتقليد عهد اي ذكره الوصف عهد ذكره في هذه الابواب ببيان شروطهما وهكذا اي من القسم بيان احكام كل مجتهد المجتهد والمفتي واحد هذا الاصله مجتهد والمفتي واحد هذا الاصله الا اذا كان المجتهد مقلدا الا اذا كان المفتي مقلدا حينئذ لا يكون من من اهل الاجتهاد وهكذا احكام كل مجتهد ومفتي سياتي ذكرها في في محلها اذا هذا الباب اراد به مجرد التعداد فحسب سيذكر هذه الابواب على جهتي التفصيل ثم شرع في الباب الاول واتي الك اقسام الكلام ثم امر نهي انقل باب اقسام الكلام باب اقسام الكلام اي سيد كرام في هذا الباب ما يتعلق بالكلام والمراد بالكلام هنا الكلام النحوي هذا الاصل فيه وهذا الباب كله من اوله الى اخره يتعلق به بعلم اللغه نحوا صرفا وبيانا والمطولات كذلك يذكرون ما يتعلق بالاشتقاق وانواعه وجمله مما يذكره النحاة والصرف مما يذكره النحاة والصرفيون واهل البيان وهذا لما ذكرناه سابقا ان اول ما يستفتح به طالب العلم فن اصول الفقه هو لسان العرب هو لسان العرب لانه على قدر علمه بلسان العرب سيكون قدره في الشريعه على جهه العموم ليس اصول الفقه حاسم ايهما في التفسيري والحديثي والفقهي وغيرها من من الشرعيات ولذلك الشاطبي رحمه الله تعالى في الموافقات جعل ثم مقارنه بين من كان مبتدئا في اللغه قال من كان مبتدئا في اللغه فهو مبتدئ في الشريعه يعني الابتداء في الشريعه والتوسط والانتهاء مبني على لسان العرب وهذا محل اتفاق بين بين اهل العلم المعتبر قولهم في هذا المسائل ليس كل من ادعى العلم قبل قوله هنا وينما نقول قول المعتبر عند اهل العلم الراسخين في العلم هو ان من كان مبتدئا في لسان العرب فهو مبتدئ في الشريعه لا بد ان كان متوسطا وان <تصفيق> كان متوسطا في لسان العرب او متوسطا في الشريعه والمنتهي منتهي وهذا له وجود له اذا بقي الاول والثاني وحينئذ ميزانه ما يوزن به اهل العلم هو تمكنهم من لسان العرب هل هو متمكن او لا هذا ليس المراد به الحكم على الناس انما المراد به انك تجعل لك طريقا يعني شأنه في نفسك انت ودع الخلق للخالق وانما تنظر فيه في نفسك انت اذا اردت العلم صحيح حينئذ تبدا بما قرره اهل العلم وهو لسان العرب واذا كان كذلك حينئذ لغضاضه ان يذكر الاصوليون هذه المسائل المتعلقه هنا لان بعضهم يرى انه ما الذي ادخل علم او تقسيم الكلام في اصول الفقه نحن نبحث في اصول الفقه واذا جاءت مساله تتعلق باللغه في المصطلح قال ما الذي ادخله علم اللغه في المصطلح واذا جاءت المساله الاصوليه في علم التفسير من الذي ادخل هذا في ذاك هذا لا يعرف عند المتقدمين عند اهل العلم الكبار لا يعرف يفسر القران واذا جاءت مساله لغويه بحثها واذا ترى ما يعلمه فيها واذا جاءت مساله اصوليه بحثها واذا جاء مساله مساله الاصلاحيه في الحديث كذلك بحثها ولذلك تجد الكتاب موسوعه 100 ولذلك لو وجدته او نظرت في فتح الباري تجده كذلك يتكلم في مسائل فقهيه ويتكلم في مسائل تتعلق بالتفسير واذا جاءت مساله او قاعده فقهيه قد ينتقد قد يقيد قد يذكر دليل الى اخر هو موسوعه تدمج العلم جميع هذه العلوم الشرعيه لانه لا لانفكاك عن علوم الشرع البتة والمقاصد دراستها لمن اراد التمكن والتحرر فيها دون علوم الاله هذا ضياع للاوقات شاء ام ابى رضي ام لم لم يرضى والعبره بما ذكرناه عن, عن اهل العلم البحث في المقاصد واعني بها التفسير والحديث والفقه اذا اراد ان يقلد لا اشكانا فيه اذا اراد ان يقلد ويحفظ كلام اهل العلم لا اشكالا فيه واما اذا اراد ان ان يقف مرجحا وميزانا بين اقوال اهل العلم بين الصحابه والامه الاربعه وغيرهم حينئذ لابد ان يكون اهلا لذلك فان لم يكن متسلحا بعلوم الاله حينئذ يجب عليه ان يقف يجب عليه ان ان يق هي لا يحل له البت فان رجح بين قولين المسائل الشرعيه ولم تكن عنده الهه الترجيح فهو قائل على الله تعالى بلا علم وان اصابه وان وان اصابه لماذا لانه لا يحل له ان يقدم الا اذا كان ماذا الا اذا كان متسلحا بالقواعد التي ذكرها العلم ولذلك اصول الفقه وقواعد هو قواعد يتوصل بها إلا سنباط الأحكام الشرعية من دلة التوصيلية وهذا كما ذكرنا وليتهم سمى وصول الفقه أنه وصول الشريعة أو قواعد الشريعة لأنه يحتاجه العقد ويحتاجه الفقه ويحتاجه المحدث إلى آخرين حين ذي لا يستغن عنه طالب علم البتة بل لا يستغن عنه عالم البتة لا يمكن له أن يسبط حكما شرعيا من كتاب الله تعالى وسنة نبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا كان مليا بهذه الحكومة التي هي كاسمها تعتبر آلة والوسيله الى تمكن في المقاصد اذا سبب ادخال هذا الباب هنا في اصول الفقه لانه لا انفكاكا بين هذه العلوم البت هذا لابد انك انه يعني المعلومه هذه ان تستقر عندك لانه لا انفكاكا بين علوم شرعي البته وليس عندنا من يدعي انه محدث وليس له شيء في الفقه او الاصول هذا لا وجود له عند اهل العلم البت لا وضو له عند اهل العلم البتة وكذلك الشأن في التفسير والفقه وقل او قس عليه سائر العلوم الشرعيه باب اقسام الكلام هل هنا العهد الذكري انه ذكره اولا وتلك اقسام الكلام فعاده كما هو باب اقسام الكلام تقسيم فرع تصور المقسوم تقسيم فرع تصور المقسوم يعني سيقسم لك الكلام اذا ما هو الكلام لا بد من تعريفه اولا ثم بعد ذلك الدخول في أقسامه قال رحمه الله تعالى كأنه أراد أن يعرف الكلام بالتقسيم يعني أقل ما يتركب منه أقل ما يتركب منه ليس بالتقسيم أولا عرف الكلام بذكر أقل ما يتركب منه ويتألف منه الكلام يعني جرى على طريقة بعض الأصوليين هذه المسائل التي تمر بك هنا أو في ما يأتيك إن شاء الله تعالى من مستقبل في مطولات أصول الفقه نعم هي أقسام هي مسائل تتعلق بعلوم اللغه سيذكرون ما يتعلق بالكلام واقسامه وكذلك ما يتعلق بالمجاز والحقيقه لكن ثما ترجيحات يخالف فيها الاصوليون اهل اللغه يعني الاصل في هذا الباب انه ان الطالب لا يدرس ابتداء من كتب اصول الفقه وهذا الذي يجعل اصول الفقه انه فيه شيء من الصعوبه ولذلك يسر عليهم ما اذا وصا الى الامر والنهي وكذلك العام الخاص لكنه في المقدمات هذه يصعب عليه ولذلك بعض من ينظر في اصول الفقه المجلد الاول يتركه ثم يبدا في المجلد الثاني باب الامر والنهي لان المجلد الاول في الغالب يكون في ماذا في تعريف العلم والجهل وياتي الاشتقاق والحقيقه والمجاز ويقرأ ما يفهم شيئا لانه ما قرأه حينئذ يبدا بماذا بما يسهل القراءه فيه ويفهمه على على فهم الخاص ليس على فهم اهل اهل العلم لكن ابين هنا ان ثمة خلاف بين اهل اللغه وبين ما يقرره الاصوليو ليس كل ما قرر عند النحاة قرره هنا وليس كل ما ما قرره اهل البيان في الحقيقه والمجاز والاستعاره ونحوها يقرره هنا ولكن ثمة قدر مشترك فالاصل ان الطالب يتقن هذا الباب من من اصله من مضانه ثم اذا جاء الى كتب الاصول يعرف فقط ماذا ترجيحات الاصوليين اما تعريف المجاز وتعريف الحقيقه لو اراد ان ياخذها من كتب الاصول سيتعب نفسه قليلا لانهم سيختصرون اختصارا واذا كان كذلك فهذا قد يعني لا يستوعبه الطالب الاختصار المخيل احيانا لا يفهم الطالب اصل المساله لا بد من من البسط فيدرس هذه الفنون كلها علوم اللغه نحوا وصرفا وبيانا وما يتعلق بالاشتقاق مما يذكر الصنيون لم يكن هذا الفن الان موجودا ولكن وجدت بعض كتبه ولكنها مبعثوثه في كتب الاصول وبعد ذلك ينظر فيما يرجح الاصوليون فحسب حينئذ لكم ثم مقارنه بين بين العلمين اقل ما منه الكلام ركبوا اسمان او اسم وفعل كركبوا كذلك من فعل وحرف وجد وجاء من اسم وحرف في الندى هذا تعريف مع بيان اقل ما يتكلم ما يتركب منه الكلام اقل ما منه الكلام مركب اقل ما قل هذا مبتدا مفهومه انه قد يتركب من اكثر مما ذكره لان اذا قال اقل اذا ثم ما يقابله وهو اكثر وكذلك وهذا محل وفاق لكن في نوعيه ما يتركب منه عدم محل نزاع محله نزاع يعني في كيفيه واما في كونه يتالف من كلمتين ثم نوع هاتين الكلمتين هذا محل نزاع اقل ما منه الكلام ما اي لفظ او قوله لان البحث مر معنا ان الكلام عندنا فل تستمع لفظ مفيد مركب مفيد قد قد وضع اذا ما مر معنا هو الذي لاصر يكون معناه هنا ما اسم موصول بعن الذي هل يكون كلام دون ان يكون لفظ جواب لا حينئذ اذا اخذنا الجنس البعيد او الجنس القريب اللفظ او القول فنفسر ما هنا بلفظ او او قوله اقل ما يعني اقل لفظ اقل لفظ ركبوا الكلام منه هذا تركيب التاء البيت هنا اقل ما ركبوا الكلام منه منه الضمير هنا يعود الى الى ما يعني من اللفظ من اللفظ والكلام هذا مفعول به مقدم لقول ركبوا وركبوا بمعنى ألفوا التاليف والتركيب عند كثير من النحاة بمعنى واحد بمعنى بمعنى واحد <تصفيق> وان وان ذهب بعض الى ان التاليف خاص من التركيب التاليف اخص من من التركيب لان التاليف يكون بين الجزئين الفه مناسبه واما التركيب لا يقتضي ذلك لا يقتضي ذلك الالفه المراد بها ماذا ان, أن يتصور العقل ان يتصور العقل اتصاف الموضوع بالمحمول زيد قائما هل يمكن ان ان يقوم زيد هل يتصور العقل قيام زيد نعم يتصور قيامه وجوده وعدمه إذن هذا الفعل ممكن منه هذا الفعل ممكن منه طار زيد يتصور أو لا يتصور في العادة لا يتصور طار بنفسه يعني لا بواسطة إذا طير به شيء آخر أما طار زيد بنفسه يقول هذا لا يتصور هذا عند بعضهم يسمى تركيبا لا يكون تأليفا وبعضهم اشترط في صحة الكلام النحوي أن يكون ثم تأليف بين الجزئين ولذلك ابن ماني قال باب الكلام وما يتألف منه باب الكلام وما يتألف من هنالك المحشون قالوا ماذا قالوا نص على التأليف لانه يشترط هذا وليش صرط مطلقه التركيب فاذا قال مضى الجدار او مشى الجدار لا لا يكون كلاما لو اخذنا على الظاهر يقول مشى فعل ماضي والجدار فاعل انتهينا لكن هل يصح ان يتصف الجدار بالمشي جوابا هذا تركيب لا تأليف تركيب لا تأليف وهل المعتبر هنا التركيب والتأليف قلنا التركيب حينئذ يصح الكلام فتقول مشى الجدار وطار الجدار وامنام الجدار وقام وصام وصلى الى اخره قول هذه صح لا يصح لكن اذا اشترطنا التركيب فقط دون الالفه بين الجزئين حينئذ تصح وما مشى عليه من مالك هو اقوى من حيث وحيث التعليل اقل ما منه الكلام ركب اي الف اي يالف المراد بالواو هنا ركب من الذي ركب العرب او حكم النحاة بذلك ان جعلت تركيب هنا للنحاة فالنحاة لا يؤلفون كلام ابتداء نحاة يحكمون فقط انما الحكم لمن وانما التركيب بالفعل لمن للعرب حينئذ النحاة ومن نقل اليهم كلام العرب انما يستنبطون فقط ويجعلون الذي استنبطوه من كلام العرب قواعد واصول يسرون عليها وامما ان يؤلفوا وان يركبوا وان ينشئوا قواعد واصول هذا ليس من شان النحاة البتة ولذلك يختلفون في قاعده هذا يثبت شاهدا وهذا ينفيه اذا دل على ماذا على انهم يحكمون فقط حينئذ ركبوا اذا كان الواو يرجع الى النحات حينئذ يعني حكموا حكم النحات بذلك واذا كان راجعا للعرب حينئذ يكون على على بابه اقل ما لفظا او قول اقل لفظ او قول منه قلنا هذا متعلق بركبوا اقل لفظ او قول ركب العرب الكلام منه اسماني اسماني هذا اعرابه <تصفيق> خبر ماذا خبر اقل اسماني هذا خبر اقل او اسم وفعل اسماني او اسم وفعل على اذن هذا محل وفاق محل وفاق ان اقل ما يتالف منه الكلام اسمان زيد قائما ليس عندنا تاليف اقل من كلمتين لماذا لان التركيب مر معنا انه ما تركب من كلمتين فاكثر وهذا هو المعنى هنا كانه عرف ماذا عرف التركيب اقل ما منه كلام ركبه اسمان او اسم وفعل حينئذ نقول كل ما كل ما قعده العرب هنا في هذا الباب لابد ان يتالف من كلمتين فاكثر وهذا هو حقيقه التركيب اسمان زيد قائم زيد مبتدا قائم خبر او اسم وفعل او اسم وفعل مر معنا ان الاسم يكون مسندا او مسندا اليه وامال الفعل فلا يكون الا الا مسندا اسم وفعل حينئذ نقول جاء زيد جاء جاء زيد جاء فعل ماضي وزيد فاعل اذا تالف من فعل واسم اذا يتالف من جمله اسميه ويتالف من جمله فعليه الجمله الاسميه ما بدات باسم والجمله فعليه ما بدات بالفعل قال تركبوا يعني مثله قولك اركبوا اركبوا فعل امر بس كذلك فعل امر والواو فاعل وفعل الامر مبني هنا ساتئنا سبح تعالى انه مبني على حذف النون على حذف النون يركبون اركبوا او على وزان مضارعه اركبوا فعل امر مبني على حذف النون والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل اذا مؤلف من ماذا من فعل الذي وركب والواو الذي هو هو الفاعل اذا تركب من من كلمتين والى هنا اتفق النحاة والاصوليون يذكر بعض الاصوليين وهو قول لبعض النحاة انه قد يتالف من فعل وحرف او من اسم وحرف من فعل وحرف او من اسم وحرف وهذان القولان مرجحان عند النحاة هو الصحيح لكن مشى عليه بعض الاصوليين كالجويين هنا في في الورقات كذاك هذا متعلق بماذا بوجد الات كذاك من فعل وحرف وجد وجد الكلام الألف للإطلاق وجد الكلام كذاك أي مثل ما تركب من اسمين ومن اسم وفعل مركب من ماذا من فعل وحرف ما قام ما هذا حرف وقام هذا فعل إذن تألف من ماذا تألف من فعل وحرف وإذا كان كذلك حينئذ ليس عندنا فاعل يعني على هذا القول لم يعتبر الضمير المستر ضمير المستر هذا شيء يعني من اسمي مستتر مختفي حينئذ نقول هذا الضمير المستتر هل هو كلمه او لا الحق الذي يدل عليه التعليل العقلي انه انه كلمه فاذا كان كذلك فالعرب عاملته معاملة الملفوظ وعاملته معاملة الملفوظ اعادته الى الضمير اكدته الى اخر ما يذكر في محله فاذا كان كذلك فلا فرق بين الضمائر المستترة التي لا يلفظ بها وبين الكلمات المنطوقه الملفوظ بها فاذا كان كذلك حينئذ اذا اسند الفعل الى ضمير مستتر حينئذ نقول الجمله مؤلفه من كلمتين احدى الكلمتين منطوق بها وهي الفعل والكلمه الاخرى غير منطوق بها وهو ما عبرنا عنه فيما مر ما تركب من كلمتين فاكثر حقيقه او او حكمه اذا قم هذا مؤلف من كلمتين الفعل الذي نطق به قم وكذلك الضمير المستتر لانه حصلت به الفائده التامه وكل ما حصلت به الفائده التامه يعني بحيث لا ينقل السامع منتظرا لشيء اخر من المتكلم نقول تم الكلام كلما وردت الفائده التامه حينئذ دل على ان الكلام تام مؤلف مما يجب تاليفه عند عند العرب اذا قم هذا كلام تام اذا الضمير المستتر معتبر لماذا لانه ليس عندنا كلام تاما يعني افاد فائده تامه الا وهو مركب ولذلك نص النحاة على ان الفائده التامه تستلزم التركيب كما قال الفاكي في شروحاته الفائده التامه تستلزم التركيب فاذا وردت الفائده التامه دل على ان اللفظ مركب كذلك اذا وردت الفائده التامه دل على ان على ان الكلام مركب لان الفائده التامه تستلزم التركيب ومن هنا قلنا ماذا قم أنه جملة فعلية إذن ما قام من اعتبر أن الفعل هنا ليس له ليس له فاعل وأن الضمير المستن ليس بكلمة حينئذ نقول خالف هذا العصر خالف هذا العصر لذلك نقول هذا القول يعتبر مرجوحا كذاك من فعل وحرف وجده نحو ما قام ولم يقم هذا القول من سفل الشلوبين وجاء من اسم وحرف في الندى القول بعليين الفارسين من اسم حرف في النداء هذا شبهته اقوى اما القول السابق ضعيف جدا ويا زيد <تصفيق> يا زيد هل هو تام لا شك ان السامع يستفيد فائده تامه لكن هل حصلت من هذا المنطوق او تم ما هو مقدر على الصحيح ان يا هنا يا النداء نابت مناب الفعل ادعو واصل المنادى الاصل فيه انه مفعول به هذا الاصل فيه ولذلك لما ذكر ابن هشام في قطر الندى ذكر المفعوله به قال ومنه المنادى ومنه المنادى يعني من المفعول به وهو كذلك حينئذ يا زيد اصره ادعوا زيدا ادعوا ادعوا أدعو زيدا حينئذ حذف ادعوا لعله الاختصار فجاء بي يا ثم قيل يا زيدا ركب الفعل ركب الفاء ركب يا مع الاسم فبني عليه ولذلك نقول في اعرابه يا حرف نداء زيد منادى مبني على الضم في محل نصب من اين جاء المحل هذا النصب هذا باعتبار اصله دل على ان الفعل وان حذف الا انه ملاحظ من حيث المعنى واذا كان كذلك فالجمله فعليه وليست مؤلفه من حرف واسم اذا القول بان النداء هنا يا زيد جمله تامه باعتبار الملفوظ فقط ليس بقول السديد وإنما هو جمله فعليه عصروا ادعو زيدا ادعوا ادعوا زيدا اذا وجاء من اسم وحرف حاله كونه في النداء يعني بمعنى المناداه على قول علي الفارسي اذا ما ذكره في البيت الثاني اعتبر قولا مرجوحا الا ليس بصواب ثم قال وقسم الكلام اذا من هذين البيتين السابقين يمكن لنا ان نقول بان المصنف اراد ان يعرف الكلام فعرفه بماذا عرفوا باقل ما يتالف منه كانه قال الكلام هو ما تالف من اسمي او من اسم وفعل او حرفا وفعل او اسم وواو حرفا على ما ذهب اليه الناظم ثم قال وقسم الكلام للاخبار والامر والنهي والاستخبار ثم وقسم الكلام يعني من حيثيه اخرى الاول تقسيم الكلام باعتبار ماذا باعتبار ما يتالف منه تقسيم الكلام باعتبار ما يتألف منه فاقل ما يتألف منه الكلام اسمان او اسم وفعل ثم قال وقسم الكلام يعني من حيثيه اخرى من حيثيه اخرى وهي باعتبار مدلوله باعتبار ما يدل عليه الان عرفنا انه مؤلف من اسمين او اسم وفعل ثم يدل على ماذا الاول باعتبار اللفظ باعتبار التركيب هنا باعتبار المعنى حينئذ باعتبار مدلوله ينقسم الى ما سيذكره الناظم رحمه الله تعالى وقسم الكلام للاخبار جمع خبر. جمع خبر والامر والنهي والاستخبار الاستخبار هو للاستفهام هل قام زيد فيقول نعم فيقول نعم او او لا هل قام زيد استخبار هذا التقسيم جرب عليه بعض النحويين اما البيانيون فعندهم ان التقسيم للكلام باعتبار مدلوله اما خبر واما انشاء اما خبر واما انشاء محتمل للصدق والكذب الخبر وغيره الانشاء ولا ثالث قر يعني استقر القول على على هذا ولذلك قال السيوطي في هم الهوامع وهو ما عليه اهل البيان قاطبه يعني كانه حكى اجماع اهل البيان على ان الكلام ينقسم باعتبار مدلوله الى ماذا الى خبر وانشاء فقط الى خبرين وانشاء هو معليه مع اهل البيان قاطبه والحذاق من النحويين الحذاق من النحويين يعني ليس كل النحويين وانما انما بعضهم مشان طرب بقوله في هذه المساله اذا الحاصل ان الصواب ان الكلام ينقسم باعتبار مدلوله الى الى خبر والى انشاء الخبر ما احتمال الصدق والكذب لذاته والانشاء ما لم يكن محتملا للصدق والكذب حينئذ نقول الفرق بينهما باعتبار ماذا؟ باعتبار احتمال الصدق والكذب. فإن احتمال الصدق والكذب بمعنى الصدق هنا مطابقه الواقع. تطابق الواقع صدق الخبر وكذبه عدمه في الاشار. حينئذ اذا طابق الواقع نقول هذا الخبر صادقا وان لم يطابق الواقع فليس بصادق بل هو كاذب. حينئذ نقول اذا قال القائل زيد زيد مسافر وكان بالفعل زيد مسافرا في الواقع صدق أو لا صدق لأنه طابق الواقع لأن المعنى الذي يكون في الذهن وجد مطابقه فيه في الخارج إذا قال زيد مسافر وهو موجود لم يسافر حينيذ يقول لم يطابق الواقع يقول هذا،, هذا كذب إذن الخبر من حيث ذاته لا باعتبار القائل أما باعتبار القائل فقد لا يحتمل إلا الصدق فقط كقول الباري جل وعلا قول النبي صلى الله عليه وسلم والأمر المعلوم من الدين بالضرع إلى آخرهم وقد لا يحتمل الا الكذبه وقد لا وقد يحتمل النوعين لكن هذا باعتبار القائل اعتبار القائل اما باعتباره هو من حيث هو نقول محتمل الصدقه والكذبه لذاته لذات اللفظ لذات الكلام لا باعتبار القائل فانه ثلاثه اقسام حينئذ نقول فانه ثلاثه اقسام ما لا يحتمل الا الصدق ما لا يحتمل الا الكذب ما يحتمل النوعين اذا كان لذاته لا اعتبار قائله حينئذ نسمي هذا خبرا واما ما لا يحتمل وهو المراد به ما ذكر بالامر والنهي والاستخبار الاستفهام والترجي وثمانيه التي تسمى بالطلب هذه لا تحتمل صدقه والكذب اذا قال هل زيد قام هل قام زيد لا لا يحتمل ان قام صدقت ام لا لماذا لان مدلوله لم يقع ليت زيداً قادماً لعل عمراً قادماً هذه ليست مدلولها ليس بواقعا ليس له وجود ولذلك يميز بعضهم باب التقريب باب التقريب ان مدلول الخبر وقع وانتهى مضى واما مدلول الانشاء فهو مستقبل لم يكن يعني كالمضارع للحال او الماضي وكالمستقبل الذي هو المضارع في الدلاله على المستقبل او فعل الامر في في المستقبل حينئذ مدلول الخبر قد وقع مدلول الانشاء لم يق هذا الفرق بينهما ولك ان تقول بان الانشاء هو الامر والنهي والتمني والترجي والاستفهام وما يزاد عليه في هذا في هذا المقام اذا قول المصنف هنا وقسم الكلام للاخباري للاخبار جمع خبر وهو محتمل الصدقه والكذبه لذاته محتمل الصدقه والكذبه لذاته والامر وهو ما يدل على طلب الفعل نحو ماذا نحو قم الامر عند الاصوليين أعم من الامر عند عند النحاة الامر عند النحاة هو صيغة افعال فقط وعند الاصوليين أعم حينئذ ندخل فيه ليفعل ولذلك سيأتي ان شاء الله تعالى انه من صيغ الامر لينفق هذا اعتبره امرا عند الاصوليين ولذلك يدل على على الوجوب لانهم ينظرون الى المعنى ولا ينظر كما ينظر النحاة بانهم مؤلف من كلمتين اللام لام الامر ينفق وحده هذا ليس بامر <تصفيق> هذا هو ادق لك باعتبار الحقائق الشرعيه فله نظر نظر اخر ولذلك الامر له معنى لغوي وله معنى شرعي وكذلك النهي له له معنى لغوي وله معنى شرعي يعني الشارع له استعمال لهذه الالفاظ في معان ياتي ذكرها ان شاء الله تعالى والامر اذا ما يدل على طلب الفعل نحو قم والنهي ما يدل على طلب الترك نحو لا لا تقم للاستخبار استفعال يعني طلب الخبر وهو للاستفهام كما كما مر معنا ثم الكلام ثانيا قد انقسم الى تمنن ولعرض وقصر وهذا الاصل له داخل فيما سبق يعني هو نوع من انواع او هي انواع للانشاء نوع للانشاء للانشاء ثم الكلام ثانيا اي ان الكلام كما انقسم اولا الى ما ذكر قد انقسم ثانيا الى تمنن الى الى تمنن ولعرض بسكون الراء وا وقسمين وا وقسم هو الحلف التمني كلام دال على طلب ما لطمع فيه او ما فيه عسر كلام دال على طلب ما لطمع فيه او ما فيه عسر حينئذ نكون في الممتنع والممكن الذي فيه فيه عسرا كذلك ليت لي مالا فاحج به وهذا يقول الفقير ليت لي مالا وليس بي ليس بمحال لممكن لكنه فيه فيه عسر ثم كلام مثانيا قد انقسم الى تمنن الى تمنن وعرض ولعرض يعني والى عرضنا بمعنى الى وهو كلام كلام المصدر بال قالم بالوضع على طلب برفق ولين الا تنزل عندنا وقسم او كلام دال على اليمين او الحلف والمراد به صيغه قسم للمقسم عليه قسم انشاء والمقسم عليه خبر والعاصري هذا المراد هنا ان الانسان الذي في خسر هذا مقسم عليه هذا خبر او انشاء ايوم الخبر ايوم الانشاء نقول والعاصري يعني واول قسم والمقسم به هو الذي يكون انشاء واما المقسم عليه هذا يكون ماذا يكون خبرا ان الانسان الذي في خسر لانه يحتمل الكذب والص يحتمل الصدقه والكذبه لذاته فاذا كان كذلك حينئذ نقول هذا يسمى خبرا فتطبق عليه القاعده والحد <تصفيق> وثالثا الى مجاز والى حقيقه احداها ما استعمل وثالثا اي انقسم الكلام انقساما ثالثا مغايرا لما سبق وهو باعتبار استعماله في مدلوله او غيره والتقسيم الثاني الذي ذكره كما ذكرت ثم الكلام ثانيه هذا ثانيا باعتبار ذكره لما لما سبقه وليس هو تقسيم اخر لان قسم الكلام باعتبار ما يتألف منه اسمين وفعل واسم ثم باعتبار مدلوله ثم باعتبار استعماله في مدلوله هل يستعمل في مدلوله او لا لانه اذا دل على شيء اذا دل على شيء الكلام اذا دل على شيء هل يستعمل في موضع له بلسان العرب او لا هذا الذي سيبحثه المصنفون هو ليس كسابقه وثالثا الى مجازا يعني انقسم الكلام انقساما ثالثا مغايرا لما سبق وهو باعتبار استعماله في مدلوله او غيره او او غيره وجعل الناظم هنا تقسيم المجاز وحقيقه الى الى الكلام مع انهما من اقسام المفرد المجاز قد يكون في المفرد وقد يكون في التركيب قد يكون يعني المجاز المركب والمجاز العقلي مجاز مفرد <تصفيق> ومجاز مركب مجاز عقلي اصوليون لا يبحثون في الثاني والثالث وانما بحثم فيما ذا في المجاز المفرد فحسه والذي يعتني به الاصوليون وهذا الذي جعلنا نصرف كلام الناظم هنا قطعا ان المراد به المجاز المفرد لان بحث الاصوليين في هذا النوع ولا يبحثون في المجاز المركب ولا في المجاز العقلي اذا وثالثا الى مجاز والى حقيقه والى اين الحقيقه يعني الكلام ينقسم باعتبار استعماله في مدلوله الى نوعين ان استعمل في مدلوله فهو الحقيقه وان استعمل في غير مدلوله فهو فهو المجاز ما هو او المجاز ودليل هذا التقسيم كسابقه الاستقراء والتتبع الاستقراء والتتبع حينئذ نظر اهل اللغه فيما يمكن استنباطه من كلام العرب ووجدوا أن لبعض الألفاظ معاني هي الأكثر وقالوا هي الأصل ثم قد يستعمل ذلك اللفظ في معنى آخر لم يكن هو الغالب في استعماله وقالوا استعمل اللفظ في غير ما وضع له والتقسيم هنا التقسيم إلى حقيقة ومجاز هذا قد يكون لأن بعض العلم يخالف في هذا التقسيم قد يكون الخلاف لوظيا وقد يكون الخلاف معنويا يكون الخلاف معنوياً متى إذا سعمل المجاز فيما يتعلق بباب المعتقد، باب الأسماء والصفات، تنفى الأسماء والصفات من أجل ماذا؟ من أجل دعوى المجاز، هذا باطل لا شك فيه، وما عند ذلك بالخلاف لفظي، الصواب أن نقول أن اللغة هل فيها مجاز أو لا، والقرآن هل فيها مجاز أو لا، مسألة طويلة، البحث فيها طويلة، لكن الصواب أن اللغة فيها مجاز، وإن كان المجاز هذا من الصعوبة بمكان البتة، كأنه ينكر الشمس في كبير السماء، ايندي نقول الصواب وجود ماذا وجود المجاز لكن لا يستلزم ذلك ان ان يعمل المجاز فيما يتعلق بجناب الرب جل وعلا وانما نقول اسماءه جل وعلا والصفات باقيه على ظاهرها يعني ما يفهم منها من المعاني اللغويه على ما جاء عن السلف الصالح في ذلك وماعد ذلك نقول المجاز لا باس بدخوله في فيها وعليه القران وكذلك في المجاز لان ما جاز في اللغه جاز في القران هذا الاصره والتسليم بان المجاز في اللغه دون قران ذلك قول ضعيف الاضعف ما, ما يقال في ذلك والا لو سلم في اللغه لزم منه ان يكون في ماذا في القران وكذلك السنه واشد ما يتمسك به الا نفاه المجاز أنه, انه اذا قيل بالمجاز انه من علامات وضوابط المجاز صحته فيه صحته نفيا نسلم بهذا انه ممن يفارق المجاز الحقيقه ان الحقيقه لا يصحون فيها والمجاز يصحون فيه لكن باعتبار ماذا باعتبار المعنى الحقيقي اذا صح نفي المجاز لا باعتبار ظاهره فاذا جاء في القران ما هو مجاز حينئذ ظاهر القران الذي يعتمد ويفسر عليه كلام الباري جل وعلا هو المجاز هذا لم يقل احد بانه ينفع وانما ينفع ماذا ينفع المعنى الحقيقي واذا كان كذلك حينئذ لا اشك واما دعوى انه يجوز أن يقال في القرآن ما يجوز نفيه والقرآن لا يجوز أن يقال في هذا التعبير نقول سلمت بأن القرآن فيه خبر وهذا القول متفق عليه بينه أهل العلم أن القرآن فيها أخبار مثل ذلك الله لا إله إلا هو الحي القيم هذا خبر ما تعريف الخبر رحمك الله سيقول ما احتمل الصدق والكذب لذاته إذا في القرآن ما يجوز تكذيبه مثل ذلك لكن باعتبار ذاته كما قلنا فيما سبق لا باعتبار غيره فهذان الضابطان في الخبر وفي المجاز باعتبار الالفاظ لا باعتبار القائل واما باعتبار القائل فهذا لا يمكن ان يقال بان القران اذا كان ظاهر الحقيقه او كان ظاهر المجاز يجوز نفيه وهو مجاز هذا لم يقل به احد من اهل المجاز وانما يقول ماذا انه اذا قيل هذا مجاز من علامته انه يصح نفيه رايت زيدا رايت اسدا يرمط قال لا, لا هذا ليس بعسل هذا زيد من الناس صح نفيه لكن ما صح نفيه باعتبار ما هذا باعتبار التركيب رايت اسدا يرمل ان اراد به شجاعه بمعنى ان تم علاقه بينهما فاطلق الاسد على على زيد بجامع الشبه به الشجاعه وهذا محل متفق عليه من حيث الجمله فإذا كان كذلك اذا سلم في المجاز فاذا سلم في الخبر بانه يجوز تكذيبه وهو في القران لا مانع ان يقال بان المجاز في القران ويجوزن فيه بل العكس القول بان ما يجوز تكذيبه في القران اشد فضاعه من من النفي لان الكذب هذا والتكذيب اشد من من قول النبي ماذا بالنفي على كل المساله هذه طويله لكن اردت الاختصار فيما يتعلق بالقول الراجح اذا قال وثالثا الى مجاز والى حقيقه فعرفنا ان الدليل هنا في التقسيم والاستقراء والتتبع وبعض هؤلاء العليم حكى الاجماع على على ذلك والذين انكروا المجاز هم قله يعدون على على الاصابع قال وحدها ما سئم لامذاك في موضوعه وقيل ما يجري خطابا في الصلاح قدما وحدها ما سئم البحث في الحقيقه والمجاز طويل جدا ومسائلها عديده لكن سنختصر ما ذكره الناظم باب التعليق بحسب واما الدراسه فانتم ترجعون الى الى عقود الجمان وجوهر المكنون قال هنا والى حقيقه احدها اراد ان يعرف الحقيقه قدم المجاز ثم ثن بالحقيقه وهذا يسمى ماذا يسمى لفا ونشرا غير مرتب لفا ونشرا غير غير مرتب لانه بدا بالمجاز في العد وثن بالحقيقه ثم عرف الثاني ثم عرف الثاني هذا موجود في القران اذو ذم في القران يوم تبيض وجوه وتسود وجوه تبيض وتسود قال فاما الذين اسودت اذا هذا يسمى لف ونشر غير غير مرتب يذكر فريقي ثم يبدا بالثاني ما يبدا به بالثاني هذا فيه التفات هي نكته بلاغيه وحدها اي حد الحقيقه بدا بها لتقدمها طبعا ووضعا طبعا ووضعا وحدها يعني الصلاحا وهو الاسم الوضعي لها مسعملا من ذاك في موضعه مسعملا من ذاك سعملا الالف هذه للاطلاق الف لي للاطلاق والاستعمال هو اطلاق اللفظ واراده المعنى هذا الاستعمال اطلاق اللفظ واراده المعنى الوضع جعل اللفظ دليلا على المعنى الوضع جعل اللفظ دليلا على المعنى الاستعمال فرع الوضعي يعني يضعه اولا ثم يستعمله ثانيه فيطلق اللفظ يرد به المعنى الذي وضع له الحمل اعتقاد السامع مدلول كلام او ما اراده المتكلم فعندنا ثلاثه اشياء وضع واستعمال وحمل الوضع باعتبار واضع اللغه جعل اللفظ دليلا على المعنى هذا الوضع ثم الاستعمال هذا باعتبار العربي الذي يستعمل الكلام او اطلاق اللفظ يراده المعنى الحمل باعتبار ماذا اعتبار المخاطب اعتبار المخاطب الاستعمال باعتبار المتكلم والحمل باعتبار المستمع يعني يعتقد في نفسه ما اراده المتكلم من كلامه قد يريد الحقيقه قد يريد المجاز قد يريد العام على عمومه وقد يطلق العام يريد به الخاص اذا ثم اختلاف في في الكلام فلا بد ان يعتقد ما اراده المتكلم لانك لو نظرت في اي لفظ ما وكان مرادا المتكلم شيئا اخر قد لا يدل عليه اللفظ حينئذ سيذهب القارئ او الناظر او المستمع الى مذاهب شتى قال احدها ما اي لفظ استعمل هذا اللفظ الالف للاطلاق من ذاك من ذاك من الكلام السابع في موضعه يعني في المعنى الذي وضع له ابتداء او في المعنى الذي وضع له اولا حينئذ استعمال لفظ الاسد في الحيوان المفترس نقول هذا استعمال اللفظ فيما وضع له في لسان العرب فيما وضع له ابتداء اولا في لسان العرب فاذا نقله الى الرجل الشجاع نقول هذا اللفظ لم يستعمل فيما وضع له في لسان العرب هنا فرق بين بين المعنيين معنى هو مدلول الاسد وضع له في لسان العرب ومعنى لم يوضع له ابتداء وان كان الصحيح ان المجاز كذلك موضوع لكنه ليس على جهه الاحال انما هو على جهه العيب النوع حينئذ نقول استعمل اللفظ فيما وضع له هذا يسمى ماذا يسمى حقيقه يسمى حقيقه وهي الاصل يعني لا يجوز <تصفيق> لا يجوز العدول عن القول بالحقيقه بحمل اللفظ على معناه اللغوي الا بدليل الا الا بدليل لذلك لا يستعمل او لا يدعى المجاز الا بدليل ولما راى من راى ان كثيرا ممن فسر القران والدعو كل جمله قالوا مجاز مجاز مجاز فكانهم تضايق قالوا اذا لا مجاز وهذا يدل على ماذا على انه على ان الشيء اذا كثر منهم قد يحكم عليه بكونه باطلا لكن لا يدل على بطلان الاصل لا يدل على بطلان الاصل الاصل وجود المجاز وهذا قول يعني يقطع به لكن هل كلما مررت بآية ادعيت فيها المجاز قل لا ليس كذلك كما نقول بأن العاصلة هو أن الإجماع حجة هذا دليل واضح لكن هل كلما ادعى مدعني الإجماع قبلته كذلك إذن كثرة الإجماعات والتساهل في الإجماعات بل أحيانا مسائل مختلف فيها واضح الاختلاف ويدعي كل منهم الإجماع حين يدد كثرة هذه المسائل هل تبطل العاصلة لا تطل الاصل يعني فساد الفروع لا يرجع الى الاصل بالبطلان كذلك القياس اصل صحيح مجمع عليه بين الصحابه في انه دليل وحجه شرعيه كثرة المتاخرين في القياسات وتنوعها وهي قد تكون قياسات باطل الى اخره حينئذ نقول فساد الفروع لا يرجع الى الاصل بالابطال كذلك المجاز فاذا كثر المجاز حينئذ لابد من المطالبه بالدليل هل هناك دليل يدل على ان اللفظ لم يستعمل في معناه الاصل او لا ان دل دليل فعلى العين والراس وقبلنا انه مجاز والا رجعنا الى الى الاصل وحيثما استحال الاصل ينتقل الى المجاز ولذلك عبر بالاستحاله بمعنى انه يتعذر حمل اللفظ على حقيقته اللغويه فان تعذر حينئذ رجعنا الى الى المجاز هني ركبنا المجاز كما يعبر بعضهم قال هنا وحدها هي تعريف الحقيقه اللغويه ما استعمل لفظ استعمل من ذاك اي من القول واللفظ او شيء تقول من كلام في موضعه يعني على معناه الذي وضع له ابتداء وضع له ابتداء هذا نوع او هذا حد يعني مما عرفت به الحقيقه واذا كان كذلك على هذا التركيب ليس عندنا الا حقيقه واحده وهي الحقيقه اللغويه يعني لا تنقسم على هذا التعريف انه اللفظ المستعمل فيما وضع له اولا حينئذ الحقيقه واحده فقط ليس عند الحقيقه شرعيه وليس عندنا <تصفيق> وليس عندنا حقيقه عرفيه بل هي حقيقه واحده والصواب التعدد ان الحقائق تختلف منها حقيقه لغويه ومنها حقيقه شرعيه ومن حقيقه عرفيه خاصه او عامه لما كان الامر كذلك اورد التعريف الاخر ورجحه من حيث التقسيم وان قدم عليه هذا الاول وهو مرجح فهذا التعريف مرجح يعتبر عند الاصوليين الا عند من يرجح بان الحقائق لا تتعدد وانما هي حقيقه واحده فحسب في فيقدم هذا هذا التعريف وصوابا يقال ما يجري خطابا في الصلاح قدما يعني ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبه ما استعمل اللفظ المستعمل فيما صلح عليه او صلح عليه لا اشكال من المخاطبه يعني من المخاطب كسر الطاء يعني اسم فاعل الذي يخاطب لان العبره هنا بمن بمن يتكلم وله الصلاح خاص فان اطلق المتكلم اللفظ واراد المعنى الذي اراده ابتداء عند هو حينئذ نقول هذا اللفظ استعمل فيما وضع له لان الواضع يتعدد الواضع قد يكون اهل اللغه قد يكون الشارع والذي يضع هذا المعنى كالصلاه مثلا لها معنى من الذي وضع هذا المعنى الشارع نفسه حين نقول استعمال الصلاه في التعبد بالاقوال والافعال الاخري نقول هذا استعمال حقيقي لان الذي وضع هذا اللفظ لهذا لهذا المعنى هو الشارع فاذا كان كذلك حين ننظر الى الواضع فان كان الواضع هو الشرع فالحقيقه شرعيه وان كان الواضع هو اللغه فالحقيقه لغويه وان كان الواضع هو العرف عاما او خاصا فالحقيقه حينئذ عرفيه عامه او او خاصه ولذلك قال فيما صلح عليه المخاطب يعني المتكلم ومر معنى ان الحكم هو خطاب الله واذا كان كذلك فيصح كما قال امام احمد الحكم هو مدلول خطاب الله فسمى القران خطابا ولا اشكالا فيه يعني يطلق عليه قال هنا ما اي لفظ او قول يجري يجري بمعنى استعمل يجري بمعنى استعمل خطابا أي وقعت تخاطب بها وان لم يبق على موضوعه الاصلي وان لم يبق على موضوعه الاصلي بل خرج عنه يعني باعتبار الصلاح المخاطب خطابا في الصلاح في الصلاح صلاح اصل استلاح قلبت التاء طعا لما هو معلوم عند الصرفيين الاصلاح في اللغه هو الاتفاق صلح زيد وعمر يعني اتفقا صلحنا اتفقنا لذلك اما في الاصلاح على الاصلاح وفي الاصلاح فهو اتفاق طائفه مخصوصه على امر معهود بينهم متى اطلق الصرف اليه متى اطلق الصرف اتفاق طائفه سواء كانوا مفسرين او كانوا نحاتا او كانوا فقهاء او كانوا اطباء مهندسين الى اخره صلحوا على امر ما نضع هذا اللفظ على هذا المعنى حينئذ نقول الواضع من اما الاطباء واما الفقهاء الى اخره فاذا اطلق اللفظ على لسانهم فيحمل على المعنى الذي وضع له ذلك اللفظ هذا المراد اتفاق طائفه مخصوصه ايا كانت هذه المخصوصه تتعلق بامور الدنيا او بامور الاخره يعني الشرعيات اتفاق طائفه مخصوصه على امر معهود بينهم متى اطلق انصرف اليه النحاء الفاعل في لسان في لسان العرب هو من احدث الشيء الفاعل هو من احدث الشيء حينئذ زيد قائم قائم هذا فاعل او زيد زيد فاعل كذلك زيد قائم من الذي احدث القيام زيد اذا هو فاعل ويعتبر في اللسان العربي ماذا فاعلاك عند النحاة لا لا يسمى فاعلا لماذا لا يسمى فاعلا لان الفاعل له معنى خاص تواطؤ بان الفاعل هو الاسم المرفوع المذكور بعد فعله الى اخره ما يذكروا بهذه القيود ان وجدت اطلقنا عليه الافضل فاعل واما في لسان العرف فهو على على اصله حينئذ استعمال الفاعل بهذا المعنى عند النحاة يسمى حقيقة عرفية لكنها خاصة بمعنى انها خاصة باتفاق طائفة مخصوصة على امر مخصوص بينهم على امر معهود بينهم متى اطلق يعني ذلك اللفظ ان صرف اليه الى ذلك المعنى وهذا كالشائع عند المصلى الحديث الصحيح الضعيف المرسل المعضل رساله خفيه اخري كلها الصلاحات كل علوم الصلاحيه بل جل العلوم علوم العاله هي الصلاحات وانما هي حقائق عرفيه ومر معنى بالامس <تصفيق> ان الواجب والمندوب لا يجوز حمله على شرعي مباشره بل لابد من التاني والنظر اذا ما يجري لفظ يجري ويستعمل خطابا التي وقعت مخاطب بها يعني في اللغه وان لم يبقى على موضعه الاصل اللغوي في الصلاح يعني من المخاطبه قادما الالف للاطلاق يعني متقدم صلاح متقدم حينئذ يوضع اولا للصلاح ثم يستعمل اللفظ فيما وضع له ابتداء عند اهله عند طائفته على هذا التعريف تنقسم الحقيقه الى ثلاثه اقسام وهذا الذي رجحه المصنف بدليل ماذا بدليل قوله اقسامها ثلاثه اما على الاول فلا على الاول فلا فقوله وقيل ما قيل ليس للتضعيف انما لعله لاجل الوزن وقيل ما قيل الغالم فيها انها تستعمل للتضعيف وقد لا يكون كذلك اقسامها هي الحقيقه وهذا باعتبار الواضع لان الحقيقه لابد لها من وضع لابد لها من وضع والوضع لابد له من واضع وهو يختلف قد يكون الشرع وقد يكون العرف وقد يكون العرب لسان العرب حينئذ صارت الحقيقه على ثلاثه اقسام اقسامها باعتبار الوضع ثلاثه شرعي شرعي ولغوي وضعي والعرفي اقسامها ثلاثه مبتدا وخبر اقسامها ثلاثه مبتدا وخبر شرعي هذا بدل مفصل من مجمل او خبر مبتدا محذوف اولها شرعيا يجوز الوجهان يجوز الوجهان لكن جعله على انه بدل مفصل من مجمل اولى أوجه الأولوية أن جعل الكلام متصلا أولى من تمزيقه لأنك لو فصلت قول شر أول وشرعي حينئذ جعلت الجمله مسانفه جعلت الجمله مسانفه فجعل أقسامها ثلاثه شرعي كلام واحد أو كلاما واحدا أولى من جعله كلامين أولى من جعله كلامين وهذا تسير عليه في التفسير في الغالب إلا إذا اقتضى المعنى خلاف ذلك فالأصل جعل الكلام متصلا بعضه ببعض وان لا يفصل بعض عن, عن بعض فاذا جاز الوجهان ان يقطع فيجعل خبرا ابتدائ محذوف او انه يكون بدل بدل مفصل من مجمل او عطف بيان او الى اخره حينئذ قال هذا اولى اذا شرعي يعني التي وضعها الشارع التي وضعها الشارع اللفظ المستعمل فيما وضع له في الصلاح الشرعي صلاح الشرعي واللغوي يعني التي وضعها واضع اللغه وهم العرب هم هم العرب هذا باب التيسير للوضع للغه الحقيقه والله عز وجل واللغه الرب لها قد وضعاه هذا صحيح قال هنا اللغوي يعني الذي وضعها واضع اللغه اللفظ المستعمل في موضع له الصلاحي اهل اللغه اهلي اهل اللغه واللغوي الوضعي والعرفي لغوي هذا مضاف الوضعي مضاف اليهم يعني باعتبار الوضعي والمراد به جعل اللفظ دليلا على المعنى الذي مر معنا والعرفي نسبه الى الى العرف يعني التي وضعها اهل العرف العام او الخاص والعرفي وهو ما خص عرف ما خص عرفا ببعض مسمياته ببعض مسمياته وهذا ليس خاصا بالعرف وانما هو عام الحقيقه الشرعيه ما هي حقيقه شرعيه ان يكون اللفظ عاما بلسان العرب له مفردات له احاد فياتي الشرع يخص اللفظ ببعض احاده ويسميه به ولذلك مثل الشيخ الامير رحمه الله تعالى في الناسر كغيره الصوم في لسان العرب هو مطلق الامساك فكل من امسك عن شيء فهو فهو صائم من امسك عن الطعام والشراب فهو صائم من امسك عن الاكل والشرب ليلا فهو فهو صائم من امسك عن الكلام فهو صائم من امسك عن النوم فهو صائم هكذا فكل من امسك عن شيء فهو فهو صائم ولذلك اذا امسك فلن اكلم اليوم انسيا اني نذرت لله الرحمن صوما ما هو الصوم هذا فلن اكلم اليوم انسيا خيل صيام وخيل غير صائمه خير الصوم من طلوع الفجر الى غروب الشمس لا خيل صائمه وخيل غير صائمه اذا امسكت عن العلف او عن الجري جاء الشرع خاصه هذا اللفظ الذي هو مطلق الامساك بامساك خاص فسماه ماذا سمه صوما حينئذ اذا اطلق الصوم في الشرع اذا اطلق الصوم في الشرع فينصرف الى هذا المعنى فيكون حقيقه فيه لكنه حقيقه شرعيه واما اطلاق الصوم لكل امساك فوه حقيقه لغويه الدابه في لسان العرب لكل ما يدب على وجه الارض وكذلك الحيته دابه ذات اربع دابه ذات اثنين هذه دابه لكن في العرف ها ذوات الاربع فقط فالحي لا تسمى دابه الدجاجه لا تسمى دابه لماذا لانه خاص بذوات الاربع حمار ونحو حينئذ نقول اللفظ في اللغه عام كالصوم اذا ما الفرق بين بين الحقيقه الشرعيه والحقيقه العرفيه بالواضح فقط الحقيقه من حيث هي اطلاق اللفظ على بعض مفرداته الصوم اطلق واريد به بعض احادي وافرادي وهو امساك خاص والدابه اطلقه واريد به بعض مفردات واحاده لكن الواضع هنا الذي خصص الشارع والواضع هنا والذي خصص هو العرف هذا الفرق بينهما الا الحقيقه من حيث التصور هو شيء واحد قال اقسامها ثلاثه شرعي ولغوي وضعي وعرفي واللفظ محمول على الشرعي ان لم يكن فمطلق العرفي فاللغوي يعني اذا نظرت في لسان في الشرع وعندك اللفظ وحينئذ أول ما ينظر فيه الناظر هل هذا اللفظ له حقيقة شرعية أم لا إن كان له لا قد لا يكون له حقيقة شرعية يعني قد قال الله وقال ليس له حقيقة شرعية هو نفسه الحقيقة اللغوية قوله لقل لفظي على المعنى المراد حينئذ ليس كل لفظ في القرآن هو حقيقة شرعية لا وإنما بعض المصالحات أو بعض الحقائق التي يعنون له بالحقيقة شرعية وإلا العصر الكثير الغالب في القران من الحقائق اللغويه الحمد لله رب العالمين الحمد لله الحمد هذا يفسر بما جاء في لسان العرب انشكر لي الشكر بما جاء في لسان العرب هكذا لكن مثل الصلاه والزكاه والصوم والحج الاخيره هذه عبادات فلها الاصلاحات الخاصه حينئذ اذا نظر الناظر في الشرع فاول ما يتبادر اليه اذا رد ان يفسر هل هذا اللفظ له حقيقه شرعيه اولى فينظر في كتب أهل العلم وما قرره أهل العلم إن كان له حقيقة شرعية فيجب حمل اللفظ على حقيقة الشرعية ولا يجوز أن يحمل على اللغوية أو العرفية فإن لم يكن في حينئذ إن كان ثم عرف في عادة النبي صلى الله عليه وسلم حمل عليه وإن رجعنا إلى الأصل وهو الحقيقة اللغوية لذلك قال واللفظ محمول على الشرعي إن لم يكن يعني الشرعي فمطلق العرفية العامة الخاصة ثم اذا لم يكن مطلق العرف العام الخاص القولي والفعل اخره حينئذ يحمل على على اللغوي خلافا للاحناف القائلين بانه ابتداءا يحمل على ماذا على اللغه تقدم الحقيقه الشرعيه على غيرها عند عامه اهل العلم او جمهور اهل العلم وعند الحنفيه اذا تعارضت العرفيه واللغويه قدمت اللغويه لانها الاصر على خلاف الجمهور ثم المجاز ما به تجوزها في اللفظ عن موضوعه تجوزها من فهم الحقيقه فهما المجاز حقيقه استعمال اللفظ في موضع له المجاز استعمال استعمال اللفظ في غير موضعه في غير ما وضع له ابتداء كلاسد يستعمل في ماذا في الرجل الشجاع لكن لابد من علاقه ولابد من قرينه لابد من علاقه ولابد من قرينه هذا هو الحق العلاقه هو وجه المشابهه يعني الجامع بينهما الرجل الشجاع كان جبانا قال اسد الجبان لا قرات اسدا قرات شيئا اخر حينئذ قرات اسدا يرمي قرات اسدا يخطب نقول اسد هنا المراد به الرجل الشجاع لم يستعمل اللفظ فيما وضع له ابتداء لا بد من علاقه وهي وجه الشبه بين الاسد الحقيقي الحيوان المفترس او الشجاعه وبين هذا الرجل او الخطيب وهو الشجاع، هنن نقول وجد بجامع ان كل منهما شجاع اطلق اللفظ الاسد على على هذا الشخص الخاص، ولا بد من قرينه وهو قوله يرمي، انا قلت رايت اسدا ها تحمل على ماذا؟ يقولت رايت اسدا تحمل مباشره على الحيوان المفترس، على الحيوان المفترس، لماذا؟ لانه لا يجوز حمل اللفظ على حقيقته الا مع وجود القرينه مع وجود القرينه وهذه للفائده <تصفيق> ان هذا محل نزاع بين اهل البيان واصوليين وهو انه هل يشترط في المجال ذكر القرينه او لا عند البيانيين قاطبه باجماع انه لا يجوز الا بالقرينه عند الاصوليين اكثرهم لا ولذلك يختلفون سلامه ياتيك بالمطولات هل يجوز حمل اللفظ على حقيقته ومجازه اولى ثم خلاف بناء على ماذا لو اشترط القرينه لم جاءت المساله من اصلها لانه لا يمكن جمع اللفظ الواحد بين حقيقته ومجازي عند البيانيين نقيضان لا يمكن ان يكون التركيب الواحد حقيقه مجاز ويدل على المعنيين لماذا لان القرينه هذه الصارفه تمنع حمل اللفظ على حقيقته لكن عند الاصوليين هذا من الفوارق بين المجاز عند الطائفتين ان الاصوليين لا يشترطون قرينه وانما يشترطون العلاقه في حسب ولذا جاءت المثل النصريه المشهور هل يجوز حمل اللفظ على حقيقته ومجازه معا في وقت واحد هذا الذي ياتيكم ان شاء الله تعالى ثم المجاز ما به تجوز في اللفظ عن موضعه تجوز ثم المجاز عند اهله الاصول تبع لاهل البيان ما اي لفظ به اي بهذا اللفظ تجوز يعني تعدي به لان المجاز الاصل فيه مجاز مجوز مكان متجوز على وزن ما فعل حينئذ نقول اصرفيه تجوز التعدي لانه عدى عدى اللفظ من معناه الحقيقي الى معنى اخر ففيه معنى التعديه هي معنى معنى التعدي وهو معنى النقل لان نقل اللفظ من دلالته على المعنى الاصلي الى دلاله على معنى معنى اخر ما تجوز يعني ما تعديها والالف ليه للاطلاق في اللفظ ام موضوعه يعني في استعمال اللفظ عن موضوعه يعني عما وضع له ابتداء وهو ال... وهو المعنى الحقيقي الذي وضع له بلسان عربي ابتداء تجوزا هذا من باب التكميل من باب التكميل اتمام للبيت ويحتمل انه اراد به ان يعلق به ما بعده تجوزا بنقص تجوزا بنقص يعني اراد ان يبين لك انواع المجاز اذا خلاصه ان المجاز هنا هو اللفظ المستعمل في غير موضعه على هذا التعريف ليس عندنا الا مجاز لغوي لان المجاز يقابل الحقيقه اذا عرفت الحقيقه بانها اللفظ المستعمل فيما وضع له ابتداءا المجاز عكسه اذا ليس عندنا الا حقيقه لغويه وليس الا وليس عندنا الا مجاز لغوي واذا اردنا التقسيم الثلاثي مجاز شرعي مجاز اللغوي مجاز عرفي حينئذ لابد ان ناتي بنقيض الحد السابق من حقيقه اللفظ المستعمل او ما استعمل فيما صلح عليه بين المخاطبه ما استعمل في غيره ها عكسه في غير ما صرح عليه في بين المخاطبه فاذا جاء لفظ الصلاه في القران حمل على ماذا على الحقيقه الشرعيه على حقيقه شرعيه حينئذ الى استعمل الشرع الصلاه في الدعاء ماذا يكون الشرع في القران اذا جاء اقيم الصلاه الصلاه المعهوده عباده فهو حقيقه شرعيه حقيقه شرعيه وصل عليهم اذا قلبه انه دعاء حينئذ استعمل اللفظ في غير ما اصطلح عليه الشارع فيكون مجازا شرعيا إذن استعمال الصلاة في الصلاة المعهودة في الشرع وعلى لسان أهل الشرع يكون حقيقة شرعية إذا استعمل لفظ الصلاة في غير ذلك وهو الدعاء معنى اللغوي الأصلي يكون ماذا؟ يكون مجازاً شرعياً اللغوي يستعمل الصلاة في الدعاء فيكون حقيقة لغوية يستعمل الصلاة في العبادة المعهودة يكون مجازاً لغوياً العرفي يستعمل الدابه في ذوات الاربعه حقيقه لغويه يستعمل الدابه في ذوات الاثنين مجاز ليس حقيقه لغويه عرفيه يستعمل الدابه فيما الحي مثلا يدب على الارض دون رجلين يكون مجازا عرفيا اذا التقسيم هذا مقابل التقسيم السابق فينظر كل واضع ما الذي وضع اللفظ له فان استعمله فيه حينئذ يكون حقيقه باعتباره واذا استعمله هو الواضع نفسه في غير ما صطلح عليه عنده حينئذ يكون مجازا شرعيا او عرفيا او, أو لغويا اذا التعريف هذا باعتبار ماذا باعتبار التقسيم باعتبار نعم ها لا لا طيب وسنتهي الباب هو. طيب ها اين وصلنا <تصفيق> اذا التعريف هذا يقابل التعريف الاول في اللغه في الحقيقه اللغويه وهو انه لا لا تنقسم لو مشينا على ظاهره ما به تجوز في اللفظ عن موضوعه نقول هذا التعريف مرجوح هذا التعريف مرجوح لانه يحصل المجاز في اللغوي فحسب وعليه ليس عندنا ليس عندنا مجاز شرعي ولا عرفي على هذا التعريف الذي ذكره المصنف ثم المجاز ما به تجوز في اللفظ عن موضوعه يعني اللفظ المستعمل في غير موضوعه على هذا التعريف ليس عندنا الا مجاز لغوي فحسب وليس عندنا مجاز شرعي ولا مجاز عرفي والصواب انه ينقسم المجاز كما قسمت الحقيقه الى انواع ثلاثه وعلينا نقول هو اللفظ المستعمل في غير ها لا بد من غير في غير ما صلح او صلح عليه او ما... نعم في غير ما صلح عليه او في غير موضع له بالصلاح المخاطع في غير موضع له الصلاح المخاطع قال تجوزا بنقص او زياده او نقل او استعاره قسمنا كان المجاز اربعه اقسام وهي اكثر من ذلك ولهم تفصيل عندهم نقص يعني يكون المجاز بالنقص نقص كلمه او كحذف المضاف وسياتي مثاله او زياده او زياده يعني زياده حرف على المشهور ان الذي يزاد هو الحرف للاسماء او نقل يعني نقل اللفظ عن معناه الاصلي الى معنى اخر لمناسبه بينهما او استعاره واي مجاز علاقته المشابهه يعني مجاز علاقته المشابهه كرايت اسدا يرمي هذه اربعه انواع يكون المجاز بالنقص ويكون المجاز بالزياده ويكون المجاز بالنقل ويكون المجاز بالاستعاره وقوله او نقل قد يفيد او يفهم او ظاهره ان ان النقل مقابل للزياده والنقص والاستعاره وصوب ان المجاز كله نقل المجاز كله نقل كذلك اللفظي من معناه الاصلي لمعنى اخر في صلاح المخاطب فنقل الصلاه من الدلاله على العباده المعهوده الى الا دعاء مثلا حين نقي هذا نقل هذا هذا نقل صوابا ان النقل هنا اراد به التعميم وفي اشاره الى ان المجاز كله نقل لك لا يصح جعله قسيما لما ذكرو كان قص اهل وهو المراد في سؤال القريه كما اتى بالذكر دون دون مريا واسال القريه ها واسال اهل اهل القريه واسال القريه التي كنا فيها واسال اهل القريه قال هنا عندنا عندنا عندنا قرينه تمنع حمل اللفظ على ظاهره لان الاصل في القريه على ما اشتهر في لسان العرب اسم ومسماه الابنيه هذا الاصل <تصفيق> وان نقل شهرس بن تيميه انه قد يكون المراد به عام لكن المشهور في لسان العرب انه اسم مسماه الابنيه ذات نفسها ومعلوم ان القريه لا الابنيه لا تسال هذا هو الظاهر هذا هو الظاهر لكون الساعي نبي نحتاج الى نقل ان الله تعالى جعله خصيصه يعني لا نجعل الساعي النبي قد يكون الله عز وجل جعله معجزه له ان وقع ذلك لكون معجزه او او ايه نحتاج الى نقل واذا لم يكن تم نقل نرجعنا الى الى الاصل حينئذ نسال القريه اعصرها واسال اهل القريه اهل القريه هذا مفعول به حذف المضاف واقيم المضاف اليه مقامه فانتصب انتصابه قال واسال قريه هنا استعمل اللفظ في غير ما وضع له ابتداء غير ما وضع له ابتداء لانه وضع لمن يسعل وهو الاشخاص الاداميون فاذا استعمل في الابنيه نقول استعمل في غير ما وضع له وفيه معنى معنى النقل على كل كما ذكرنا فيما سبق ان القاعده وجود المجاز لكن النقاش في بعض الامثله قد يسلم لهم وقد لا لا يسلم قال كنقص اهلي أو ما يسمى بالمجاز النقص مجاز الإضمار وشرط أن يكون في المظهر دليل على المحذف قاعدة عامة وحذف ما يعلم جائزا كذا قال ابن مانا حذف ما يعلم جائزا مطلقا في باب المهتدى والخبر والفاعل وإلى آخره كل ما يجوز حذفه في لسان العرب حينئذ لابد من قرينة تكون قائمة عليه فإن لم يكن حينئذ لا يجوز حذفه وهذا محل وفاق محل موافقا وامما من قاله بعض المتاخرين بانه مما جاءت به العربيه للاغراب لاخره هذا من من كيسه فقط انما عند العلم لا يعرف ذلك البتة اذا كنقص اهلي اشار به ماذا الى المجاز الذي يسمى مجاز الاضمار او مجازا به بالنقص لكن بشرط ان يكون ثم دليل يدل على على المحذوف وهو اي هذا كنقص اهلي وهو اي لفظ اهلي المراد في سؤال القرية المراد في سؤال القرية هذه إشارة إلى الآية المذكورة كما أتى في الذكر والقرآن دون مرية يعني بغير الشك المراد به تكملة البيت إذن هنا حذف المضاف وقيم المضاف إليه مقامه فانتصب انتصابه وصار قرينة عندنا صار قرينة وهو السحالة سؤال القرية <تصفيق> هذا يمكن أن يعبر عنه مجاز الخلاف في لفظه لكن تجد ان بعض النحاة يمثل لمثل هذا النوع في باب الاضافه كابن عقيل وغيره وجاء ربك اي جاء امر ربك حذف المضاف الى اخره وهو مجاز ب بالنقص يقول هنا ليس عندنا قرين يعني بدلا من ان تقول لا المجاز غير موجود وتنكر المجاز قل ليس عندنا قرين ايت بالقرين اين قرينه تقول استحاله عقليه لا العقل لا يحيل بان البارز لو علا يتصل بهذه الصفات حينئذ لا يلتبس الامر وكالزياد الكافي هذا النوع الثاني الذي قال او زياده ك... وكز زياده الكاف في قول تعالى ليس كمثله شيء ليس كمثله شيء ليس مثله شيء هذا الاصل ليس مثله شيء شيء هذا اسم ليس مرفوع كذلك ومثله هذا الاصل في انه خبر ليس بالنصب قلنا فيما مره ان الحرف الزائد في قوه تكرار الجمله كما قال ابن يعيش وغيره غيرها اينذا قوه تكرار الجمله مرتين او ثلاثه ليس مثله شيء ليس مثله شيء ليس مثله شيء حذفت الثانيه فقط او الثانيه والثالثه وعوض عنها ماذا الحرف الزاي اذا افاد التوكيد افاد التوكيد ولذلك الكاف لا تاتي بلسان العرب من حيث المعنى الذي وضع لها بلسان العرب للتوكيد لا وانما هي للتشبيه وغير ذلك لكن كونها للتوكيد يؤكد المعنى الذي ذكرت لكم بلامس وهو ان اهل اللغه عندما قالوا ان القران فيه حرف زائد ارادوا به ماذا انه ليس له معنى الا التوكيد اذا حرف زائد له معنى ما هو هذا المعنى التوكيد هل وضع ابتداء للتوكيد الجواب لا لكن لما استعمل الزائدا حينئذ افاد افاد التوكيد على المعنى <تصفيق> الذي ذكرناه سابقا ليس كمثله شيء الكاف هنا قالوا زائدة أو كذلك وسمي مجازا بالزيادة وكالزياد الكافي يعني أحكم به بزيادتها لأن لا يلزم إثبات المثل له ليس كمثله إذن ما الذي نفي هنا لو أخذناه على ظاهره ليس مثل مثله شيء إذن أثبت المثل فنفي مثل المثل وهذا يعود على الآية بالإبطال ليس هذا المراد إنما المراد أن الباري جل وعلا لا نظير لهم لا كفأ له لا مساوية له لا مثيل له حينيذن هذا المراد وأما إذا قيل بأنها على أصلها بمعنى أنها تفيد المعنى الذي وضعت له في لسان العرب يكون ظاهر اللفظ ماذا ليس مثل مثله وهذا يعود على الآية به بالإبطال حكمنا على الكاب بكونها الزائدة وهذا نوع من المجاز والخلاف في هذا لفظ كذلك يعني حتى الشيخ السلامة التيمي يسميه أسلوبا من أسلوب العربية وكذلك الذي مر معنا فالخلاف هو لفظ في هذه المسائل وكاز زياد الكافي في كمثله والغائط المنقول عن محله هذا أراد به تمثيل لاي شيء قوله او نقله اي مجاز بي بالنقل والغائط المنقول غائط في الاصله المكان المطمع من الارض فهو حقيقه عرفيه ومجاز لغوي والغائط او كالغايطي المنقول عن محله ما هو محله الاصلي المكان المطمئن لما كان العرب ارادوا اذا ارادوا قضاء حاجه ذهبوا الى اماكن مطمئنه حينئذ سمي الخارج من الانسان باسم المحل اطلاق المحل على الحال اطلاق المحل على حال فهو مجاز مرسل بهذه العلاقه والغائط المنقول عن محله اذا تسميه الخارج من الانسان غائطا هذا مجاز هذا مجازا لان اصل وضع كلمه الغائط للمكان المطمئنين من, من الارض فهو حقيقه فيه رابعها كربعها وهو ها او السيعاره او السيعاره والسيعاره مجاز علاقته المشابه مجاز علاقته المشابه رابعها كقوله تعالى جدارا يريد يريد ان ينقض يعني الجدار يعني ماله يعني ماله جدارا يريد ان ينقض يعني يسقط فشبه ميله الى السقوط باراده السقوط التي هي من صفات الحي دون الجماد فان الاراده منه ممتنعه جدار يريد قال الجدار هذا لا يريد لان الاراده من صفه الحي من صفه من صفه الحي حينئذ لما كان جدار يميل شبهه بماذا بالانسان الذي له اراده وراد ان يسقط اذا جامع بينهما وجه الشبه وهذا كما ذكرناه انه مثال للصحيح ان الجدار له اراده يعني البالي أخبر بذلك والأصل حمل اللفظ على حقيقته وإذا كان كذلك أحد جبل نحبه ويحبنا سذلك وإن من شيء لا يسبح بحمده سمع النبي صلى الله عليه وسلم تسليم الحصى وحين يذن قل هذا على حقيقته قال تا أتين قال تا بالنطق باللفظ وإن لم نعلم الكيفية فالأصل في إسناد هذه الأمور إلى الجمادات هو النص وإن لم نعلم الكيفية وإذا دل النص على ذلك فالاصل انه محمول على الحقيقه وام الكيفيات فهي امور غيبيه فالله اعلم بها ولا نقيس هذه الجمادات على الاحياء فنجعلهم مجازا يعني هذا الفرع مما المثال مما ينازع فيه اهل المجاز حينئذ نقول نازعناهم في هذا لكن لا نعود الى الاصل بالابطال هذه اربعه انواع ذكرها المصنف رحمه الله تعالى ونقف على هذا الله اعلم صلى الله وسلم على باقي اي انا طيب طيب انا من 6.5 طيب طيب طيب, طيب. طيب, طيب طيب طيب ثم قال رحم الله تعالى باب الامر هذا الباب الثاني وعقبه كذلك باب النهي وهما من اعظم ابواب اصول الفقه الاوامر والنواهي اوامر و والنواهي قال رحم رباب رب الامر ويعلم له بعض باب امر بالتقطيه يعني امر لفظ امر هذا المنتظم من هذه الاحرف حقيقه في القول المخصوص الدال على اقتضاء فعل معبر عنه بلفظ افعل يعني فرق بين افعل وبين الامر امر هذا لفظ حقيقه في القول الطالب قول الطالب سواء كان جازما او غير جازم جازما او غير جازم بخلاف صيغه افعل فهي جازمه فحسم اذا الفرق بين بين الامر وسيعرف الناظم الناظم كغيره من اهل الوصول يعرفون الامر ثم ما يدل عليه من جهه الجزم وهو صيغه افعل ومكانه في في معناه اذا باب الامر نقول اعلم ان لفظ امر المنتظم من هذه الاحرف حقيقه في القول المخصوص الدال على اقتضاء فعل معبر عنه بلفظ افعل قول تعالى وامر اهلك بالصلاه يعني قل لهم صلوا اذا فرق بين وامر اهلك بالصلاه اي قل لهم صلوا امر هذا لفظ اسم مسمى ماذا مسماه ها مسماه لفظ افعل الكلمه في لسان العرب قد يكون مسماها كلمه اخرى اما نقول اسم هو كلمه او الكلمه مسماهه اسم الكلمه اسم وفعل وحرف والاسم لفظ والفعل لفظ والحرف لفظ ويسمى كلمه اذا الكلمه قد يكون مسماها لفظ اخر وهنا كذلك امر لفظ مسماه افعل وكل منهما كل منهما لفظ قال رحمه الله تعالى وحده الصدعا فعل واجب بالقول ممن كان دون الطالب أراد أن يعرف لك الآن قال وحده أي حد الامر اعاد الضمير الى المضاف اليه وهو جائز على الصحيح كما مر معنا وحده أي تعريفه أراد به الحد هو لم يذكر حدا انما ذكر ماذا رسما شيء قريبا من من ذلك ان الحد يكون بالجنس والفاصل جنسه فاصل وكان قريبا او بعيدا وحده الاستدعاء فعلا الاستدعاء السين هنا للتاكيد دون الطلب لان الدعاء هو الطلب ولكن طلب طلب وانما راد به ماذا ان تكون هنا السين زائده وافادت التوكيد اذا السين هنا للتاكيد دون الطلب استدعاء فعل اي طلب فعل طلبه فعلا والفعل هنا بالمعنى العرفي الذي مر معنا خطاب الله المتعلق بفعل المكلف قلنا الفعل في اللغه ما قابل القول والاعتقاد والنيه هذا عند الكثير الفعل في اللغه ما قابل يعني الذي يقابل القوله واعتقاده والنيه واما في العرف فكل ما صدر عن المكلف كل ما صدر عن عن المكلف من قول او فعل او اعتقاد او نيه او ترك على الصحيح او ترك على على اذا استدعاء فعل اراد به ماذا طلب فعل اراد به طلب فعل قال واجب اذا المراد هنا بقوله الفعل مراد به الايجاد على العموم السابق الذي ذكرناه فعل واجب اي محتم واجب اي محتم هنا الواجب ليس المراد به الواجب الذي سمى الصلاحا انما اراد به ماذا ما يعاقب فاعله ما يعاق ما يثاب فاعله يعاقب تاركه انما مراد به انه محتم وهذا بناء على ماذا بناء على أن الندب هل هو مأمور به أو لا الندب هل هو مأمور به أو لا صاب انه مأمور به حقيقة اتفقوا على انه مأمور به هذا محل وفاق لكن هل هو مأمور به حقيقة أو مجاد صاب انه هو مأمور به حقيقة لأنه طاعة وكل طاعة مأمور بها الندب طاعة وكل طاعة مأمور بها اطيع الله واطيع الرسط عندئذ نقول الندب مأمور به وزاد الناظم هنا كعصره واجبي كما قال في الاصن على سبيل الوجوب احترازا عن عن الندب لانه غير مأمور به عند المصنف وصاب انه مأمور به استدعاء فعل واجب اي محتم طلب فعل مقتضي للوجوب وفي الاصل قال على سبيل الوجوب مخرج للامر على سبيل الندب بان يجوز الترك او يجوز له الترك وعليه المندوب ليس مامورا به عند المصنف ليس مامورا به حقيقه عند المصنف والصواب ما ما ذكرناه قوله بالقول بالقول اراد به ماذا القول الدال عليه بالوضع الدال عليه بالوضع هذا الذي اراده به بقوله القول الذي صيغته افعل الذي هو صيغته افعل افعل يسمى قولا مخصوصا عند عند الاصوليين القول المخصوص يعني قول اللفظ المخصوص المعين وهو الصلاح الخاص عند الاصليين وهو صيغه افعل وما كان في معناه ما كان في في معناه حينئذ قوله الاستدعاء بالقول اخرج الاستدعاء بالكتابه فلا يسمى امرا واخرج الاستدعاء بالاشاره فلا يسمى امرا واخرج الاستدعاء بالقرائن المفهمه فلا يسمى امرا فلا يسمى امرا وهذا ان اريد به الاخراج إن أريد به أنه الأمر اللغوي سلم وإن أريد به الأمر الشارعي لا يسلم لأن الأمر بالإيجاب قد يكون بالكتاب النبي صلى الله عليه وسلم أسلم تأسلم أمره أو لا قلنا ليس بأمر لم يأمره كذلك وفي الحديث المشهور في الكتاب من لزمته بنت مقاضي الأخير هذا مكتوب حينئذ إذا كان المكتوب ليس بأمر لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم فالصواب هنا نقول الامر له حقيقه لغويه وله حقيقه شرعيه فهنا اذا الامر قد يكون بالقول باللسان قد يكون بالكتابه قد يكون بالاشاره قد يكون بالقراءن المفهمه قراءن المفهمه واذا كان كذلك فقوله بالقول فيه فيه نظر قال بالقول هنا خرج به الطلب وبالاشاره والكتابه والقراءن المفهمه ممن كان دون الطالب ممن السدعاء فعل ممن كان دون الطالب اراد به ماذا ان الامر لا يكون الا ممن كان اعلى ويطلب ممن دونهم في الرتبه ممن دونهم في الرتبه قال من امر طلب طلب إما ان يكون من اعلى الى ادنى او من ادنى الى الى اعلى او من مساوي لمساوي امر مع السعله وعكسه دعاء وفي التساوي في الالتماس وقع اذا اذا كان من اعلى الى ادنى سمي ماذا سمي امرا ان كان من ادنى الى اعلى لا يسمى لا يسمى امرا اذا اراد ان يخرج النوع الثاني واراد ان يخرج النوع الثالث وهو المساوي للمساوي الزميل لزميل الصاحب لصاحبه اذا امره لا يسمى امرا قال لو يفعل لي اسقني ماء قال لا يسمى امرا انما يسمى ماذا التماسا فقوله ممن استدعاء فعل ممن كان دون الطالب عندنا طالب عندنا المطلوب والمطلوب دون الطالب اذا اشترط ماذا العلو او الاستعلاء اشترط العلو وليس الاستعلاء بعض الصراح يرى انه اشترط الاستعلاء ليس كذلك وانما اشترط العلو ولم يشترط الاستعلاء العلو هو كون الطالب اعلى رتبه الطالب اعلى رتبه من من المطلوب اما الاستعلاء كون الامر على وجه الغرض والترفع والقهر يعني للسعلاء صفة لكلام بقوة وأما العلو صفة للمتكلم نفسه صفة للمتكلم نفسه بعضهم اشترط العلو وبعضهم اشترط للسعلاء وبعضهم لم يشترط لا العلو ولا dissعلاء وبعضهم اشترط العلو ولا dissعلاء معا فالأقوال أربعة والصواب أنه لا يشترط فيه لا علو ولا ولا السعلاء بل اللفظ الدال او الشيء تقول ما دل على طلب فعل حين على وجه الجزم نقول هذا امر اذا اردنا به ماذا تخصيصه بالوجوب او نقول اللفظ الدال على طلب فعل ونسكت حين يدخل فيه الندب وقولنا ما يشمل القوله والفعل والكتابه والاشاره والقراءه للمفهمه فكلها تكون اوامر في في الشريعه فيامر النبي صلى الله عليه وسلم بكتابه كتابته ويامر باشارته كما قال النص وكذلك بالقراءن المفهمه كما خرج لصلاه الكسوف يجر ازاره والاخره كل هذه تدل على ماذا على على الوجوب اذا قوله بالقول هذا قول مرجوح وقوله ممن كان دون الطالبين هذا خرج به الاستعلاء والمساواه حينئذ نقول هذا كذلك قول مرجوح بل التقسيم من اصله مرجوح وان اشتهر على ألسينة أهل العلم أمر مع السعلة وعكسه الدعاء وفي التساويف التماس الوقع هذا التقسيم لا أصل له تقسيم حادث على شورة لماذا؟ لأن البحث هنا بحث لغوي يعني الأمر بحث لغوي هل العرب فرقت عندما قالت افعل بين العالي ومن دونه أو على صفة السعلاء جواب لا وإنما تكلمت بذلك ولم ينقل عنهم تفصيل من حيث ماذا من حيث العلوه والاستعلاء اذا كان كذلك فنرجع الى الاصل وهو ان اللفظ يطلق ويعبر عنه بالامر دون شرط او او قيد وهذا يعتبر من الامور التي اجتهد فيها اهل العلم مع كون هذا التقسيم مشهور في كتب الاصول وكتب البيان اذا حده الاستدعاء فعل واجب قول الاستدعاء فعل اخرج الاستدعاء الترك وهو وهو النهي وهو النهي الامر والنهي متقابلان كل منهما يشترك فيما له في, ماذا؟ في سدائين قال كل منهما طلب الا ان الامرا طلب ايجاد فعل والنهي طلب ترك فعل قال رحمه الله تعالى بصيغه افعل اذا لو اردنا الحد الصحيح هنا في الامر نقول ما دل على طلب الفعل فقط ما دل على طلب الفعل لا نقيده بالواجب ولا غيره لانه يشمل ماذا يشمل الواجب والمندوب اشمل الواجب والمندوب على ذلك ينبني مساله مهمه فقهيه يغلط فيها كثير من الفقهاء متاخرون او المتاخرين وهو انه اذا اطلق لفظ الامر في الشرع يعني هل ينبني على هذا خلاف شيء او لا اذا قال امر النبي صلى الله عليه وسلم بكذا ان قلت امر ها للجازم وغير الجازم حينئذ صار اللفظ محتمل هل يحمل على الوجوب او لا اقول محتمل لان امر في لسان العرب تدل على ذلك وهو الجزم وعدم الجزم فالواجب مامور به حقيقه والمندوب مامور به حقيقه وهنا امر النبي صلى الله عليه وسلم بكذا صار لفظا مشتركا فنحتاج الى ماذا نحتاج الى قرينه تدل على انه واجب وليس على قرينه تدل عليه مندوب لماذا لان اللفظ المشترك بين الواجب والندب يحمل على الندب اصاله فإن اريد به الواجب لابد من قرينه وبعضهم يرى انه من قبيل المجمل فنحتاج الى قرينه تفسر هذا المجمل اذا ينبني على اذا قيل بان الامر للوجوب فقط اذا امر النبي صلى الله عليه وسلم بكذا يكون لماذا ها للوجوب واضح هذا اذا من عين الامر للوجوب ونفى كون المندوب مامورا به اذا جاء اللفظ امر النبي صلى الله عليه وسلم بكذا وما اكثره في قول الصحابه يندن يحمله على الوجوب واما من جوز الامرين وهو الصحيح هنيد لابد من من قرينه ولذلك جاء في قوله تعالى ان الله يأمر بالعدل والاحسان ها العدل كله واجب والاحسان منه ومنه اذا منه المستحب وقال يأمر اذا مأمور به اولى مأمور به مأمور به وافعل الخير ها الخير مأمور به منه واجب ومنه مستحب إذن نقول المندوب مأمور به وجاء التنصيص باللفظ آمرا إن الله يأمر والسعمل في ماذا قد ينازع في قوله وفعل الخير لكن هنا لا يمكن المنازعة فيها وهي أنه جاء التنصيص باللفظ آمرا إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربة وهذا منه واجب ومنه مندوب وأطلق على المندوب أنه مأمور به والعاصر حمل اللفظ علىه على حقيقته ودل ذلك على ان المندوب مامور به ودل ذلك على ان امر اذا جاءت بالشرفه هي محتمله للايجاب او للندب فلا بد من من قرينه <تصفيق> بصيغه تفعل فالوجوب حقيقه حيث القرينه انتفت واطلق لا مع دليل يدلنا شرعا على اباحه في الفعل او ندب فلا والصرفه عن الوجوب حتم بحمله على المراد منهما هذه ثلاثه ابيات اراد بها المصنف رحمه الله تعالى ما سال واحده وهي ان صيغه افعل هي مصدق امر عند المصنف قلنا صيغه افعل مصدق امر يعني ما يصدق عليه لفظ امر قلنا امر هذا لفظ يصدق على ماذا على صيغه افعل على صيغه افعل فالقول المخصوص هو صيغه افعال لكن امر وحده اذا استعمل لا يختص بالجاز واما افعل فهو مختص به بالجازم ففرق بين الاسم والمسمى هنا فرق بين الاسم الذي امر وبين المسمى الذي هو افعل امر لا يختص بالجازم بل يشمل الجازم وغيره وافعل هذا خاص بالجازم على على الصحيح قال بصيغه افعل فالوجوب حقق الوجوب حقق يعني ثبتا على الاطلاق تحقيق هنا بمعنى الثبوت ثبت بماذا بصيغه افعل بصيغه افعل صيغه افعل صيغه هذا مضاف وافعل مضاف اليه والمضاف اليه هنا قصد لفظه صار علما فالوجوب تحقق بصيغه افعل يعني لما عرف لك حد الامر فرع على ذلك قوله ف الوجوب مبتدا حققا يعني تحقق بصيغه افعل حينئذ اذا جاءت صيغه افعل افادت الوجوب كأن قائلا قال له وكيف نحكم على الشيء بكونه واجبا لانك قيدت الامر هنا بالوجوب قلت على سبيل الوجوب قال اذا جاءت صيغه افعل حينئذ احكم عليه بكونه واجبا فكلما جاءت صيغه افعل في الكتاب والسنه فالاصرب فيها ماذا انها محموله على على الوجوب بصيغه افعل اي صيغه دال على الامر افعل هل المراد افعل فقط او ما جرى مجراها مجرا مجرا اما من حيث اللفظ او اما من حيث المعنى من حيث اللفظ افعل افعلا افعلي افعل بمعنى واحد ها بمعنى واحد اذا قول الاصوليين هنا افعل اليس المراد به افعل فقط صلي صلوا شيء وان اخر هذا يحتدل الى الى دراسه اخرى لا هو عينه افعل افعل افعلي افعلوا افعلنا الى اخره فهذا شيء واحد كذلك <تصفيق> مما يدل على صيغه الامر وهي زياده على ما ذكره هنا بصيغه افعل وما مر معنا في الواجب الفرض والواجب والكتب لاخره ان يقال فعل الامر افعل وهذا مر كذلك الفعل المضارع الفعل المضارع هنا داخل في مسمى الامر عند الاصوليين لكن الفعل المضارع المقرون بلام الامر بلام لينفق ذو ساعته قالوا هذا امر والامر للوجوب هذه ياتي شخص يقول كيف تقول امر ونقول نعم البحث هنا قول امر والامر للوجوب بحث اصولي نحن لا نريد الاعراب هنا انما نريد ماذا نريد المعنى فالنظر للمعنى لينفق هذا طلب ايجاد النفق على وجه الوجوب فدل ذلك على انه مامور به اذا النظر هنا نظر يختلف عن نظر اهل اللغه اذا هذا الثاني الفعل المضارع المقروب بلام الامر اسم الفعل فعل الامر عليكم انفسكم عليكم يعني الزاموا انفع 50 فافاد ما افادته افعل كذلك المصدر النائب عن فعله فضرب الرقاب يعني ضربه ضرب الرقاب وبالوالدين احسانا احسنوا بالوالدين احسانا اين نقول هذه اربعه اشياء تدل على الوجوب مع ما مر مع ما مر مما تعلق بماذا بالواجب الفرض والواجب وقلنا كتب ولزم وحتم ونحو ذلك لا مع دليل دل نعم حيث القرينة انتفت وأطلق لا مع دليل دل نشرعا على عباحة في الفعل أو ند من فلا مقصود هو أن صيغة إفعل هذه مما الدعية فيها الخلاف لكن ما هو تحرير محل الخلاف ليس كل إفعل وقع فيه خلاف نحن نقول لا خلاف الأصل لكن على ما قرروا أهل الوصول وفعل لدى الأكثرين للوجوب يعني الأكثرون قالوا بالوجوب يقابلوا ما قال بعدم الوجوب حينئذ نقول محل الخلاف افعل عند الاطلاق والتجرد عن قرينه عند الاطلاق والتجرد عن القرين يعني ليس ثم قرين صالحه لان القرينه تختلف هنا ومر معنى ان افعل ثلاث حالات لها لو قيل صلي مثلا افعل والا قتلتك والا قتلتك هذه قرينه متصله دلت على ان افعل هنا ماذا تفيد الوجوب هل هذا محل النزاع؟ الجواب لا إذن افعل وإلا قتلتك ليس محل الخلاق لا يقول أن قائل هذا مختلف فيه هل هو للوجوب أو لا قل لا هذا من كيسك أنت الثاني أن تدل قرين على عدم الوجوب قرين متصلة أو مفصلة لا إشكال فيه افعل إن شئت صلوا قبل المغرب صلوا هذا فعي افعلوا إذن نقول هذا للوجوب لكن قال ماذا لمن شاء اذا لمن شاء الواجب لا يتعلق بالمشيه الواجب لا يتعلق بالمشيه لمن شاء ان شئت تصلي وان شئت فلا تصلي وهذا هو حقيقه الندب هذا هو حقيقه المندوب حين نقول هذا النوع افعل هنا ليست للوجوب باتفاق هذان قولان او صورتان متقابلتان بقي ماذا عند الاطلاق وانتفاء القرينه يعني صلي افعل فقط ولا يذكر معه شيء لا قرينه يدل على الوجوب ولا قرينه يدل على عدم الوجوب هذه او هذه الصوره هي التي ادعي فيها الخلاف وفيها اقوال كثيره لكن نحن نقول اجماع الصحابه على انها محموله على الوجوب فلا فرق بين هذه الانواع الثلاثه هنا الذي اشار اليه اراد ان يفيد هذا المعنى وهو ان صيغه افعل انما يقال فيها انها للوجوب عند انتفاء القرينه واما اذا وجدت قرينه تدل على عدم الوجوب فيحمل على الندب او على الاباحه او على التهديد او التسويه الى ماخر ما سيذكر بصيغه افعل فالوجوب حققه حققه الوجوب حققه حققه الضمير عاد الى الوجوب حيث هذا للتقييد يعني ليس مطلقا للوجوب وانما متى حيث القرينه ما هي القرينه الصارفه عن الوجوب انت فت يعني عدمت واطلق الالف هذه ليه للاطلاق اطلق يعني صار اللفظ مطلقا عن القيد هو بمعنى ما ما سبق ولذلك يعبر في الاصل عند الاطلاق والتجرد عن القرينه عطف على الاطلاق او عطف التجرد عن القرينه على الاطلاق من عطف بعض افراد الشيء عليه يعني هما متداخلين اذا قيل عند الاطلاق مراد به عند عدم القرينه وإذا قيل عند التجرد عن قرينه هو بمعنى بمعنى الاطلاق لا مع دليل دلنا شرعا على اباحته هذا توكيد لما سبق ولذلك قال الشالح هناك استثناء مقطع لان الدليل هو القرينه هو القرينه ولعله اراد ان يشير الى ما قرره ابن حزم رحمه الله وهو ان القرينه الصارفه هنا لابد ان تكون دليلا شرعيا بمعنى انه اذا قيل افعل تدل على الوجوب اين اذا الذي يصرف الوجب من الذي حكم بالوجوب الله عز وجل من الذي يصرف هذا اللفظ الذي تكلم به البارجه اللعاله او تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم عن الوجوب الى الندب وهو حكم شرعي او غيره لابد من شرع اذا لابد ان تكون قرينه كتابا او سنه او اجماع او قياس صحيحا اجماع متيقنا او اجماع او قياس صحيحا اين اذا واحد من هذه الادله هو الذي يصح الصرف باء واما ما شاع عند كثير من متاخرين افعل هذا للاداب والسلوك حينئذ يكون للندب او يكون للادم يقول هذا لا لا اصل له الادله الداله على ان افعل للوجوب مطلقه لا تفصيله فيها فكلما جاءت صيغه افعل في المعاملات وفي العبادات وفي الاداء فهو محمول على ماذا على الوجوب الا بي بقرينا لانه شرع والدليل الشرعي الذي اثبت ان صيغه افعل للوجوب هذا دليل عام مطلق ليست مقيده لم ترد الادله ان افعل في العبادات للوجوب وفي المعاملات للندب او انها في العبادات والمعاملات للوجوب وفي الاداب والسلوك للندب لم يقل احد لم ياتي الدليل مفصلا بهذا بهذا التفصيل ان قال به بعض الفقهاء لا مع دليل دلنا شرعا على اباحته فان جاء الدليل دالا على ان افعل دالا على الاباحه حمل على الاباحه كقوله تعالى واذا حللتم فاصطادوا فاصطاد هذا فعل امر الافترض الوجوب نقول لا لا يدل على الوجوب وانما يرجع اللفظ الى مكان عليه قبله قبل, قبل الحظر على تفصيل والمراد هنا الشاهد فاصطاد هذا افعل والاصل فيه الوجوب لكنه حمل على الاباحه لدليل وقرينه شرعيه اباحه في الفعل او ندب فلا يعني فلا نحمله على الوجوب وانما نحمله على ماذا على المعنى المراد الذي دلت عليه القرينه اما الاباحه ااما الندب ولذلك قال بالصرفه يعني تغييره عن الوجوب متعلق بالمصدر صرفه حتم الالف للي للاطلاق يعني محتم بحمله اي حمل صيغه افعل على المراد منهما يعني من الاباحه والندب اذا حاصر هذه الابيات الثلاثه ان افعل تدل على الوجوب هذا الاصرف فيها وهذا عند انتفاء القرينه والاطلاق واما عند وجود القرينه فعلى حسب نوع القرينه ان كانت مؤيده للوجوب فاول وجوب الا صارف فهي للصرف عند الاطلاق حينئذ نقول محمول على الوجوب الا اذا دلت قرينه سواء كانت متصله باللفظ او منفصله ونوع هذه القرينه دليل شرعي كتابا او سنه من الوحي ثم بعد ذلك ندعي بانه حمل على غير المراد منه نقف نقف على هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين خلاص هو باقي ايه... ايه طيب في اسئله طيب باقي 5 دقائق ان شاء الله المغرب اه... نطرح فيها بعض الاسئله يا اخوان وفاض الاولا لمن شاء ايه. نعم لمن هيسم. شاء طبعا <تصفيق> اا اه... في اسئله يعني او في طلبات كثيره من الاخوه اه... انا وضعتها جانبا يعني فيها التماس من الشيخ حفظه الله تعالى بتكرار هذه الدورة إن شاء الله وأسئلة أخرى عن المجاز والمجاز طبعا فضلت الشيخ بينا رأيه ووجهاته فيه ومن شاء يعني فليعد فيه إلى الكتب ومطولة في هذا فلا نحتاج يعني في مثل هذه الدورة التأصيلية يعني التي تعد للمبتدئين في تقصي الأدلة وفي الردود وفي نحو هذا اا وايضا بعض الاسئله ركزت على التوصيه ببعض الكتب المنهجيه العلميه وهناك سؤال تكرر ولذلك انا اطرحه على الشيخ الان هل تنصح او يعني لماذا لا يحفظ الطلاب المنحه المرضيه هذا السؤال محرج انا يسال عن كتاب لشيخي فانا اذا سئلت عنه وقل احفظ البراق يا الكوكب نعم ونسكت نعم بارك الله فيك طيب بعضهم 3000 نقول الطالب بدل ما يحفظ 3000 يحفظ في كل فن 1000 يكفيك 1000 بيت في كل فن يحفظ ألفية وما زاد فهو متممات فلا لسه بحاجة لي. وكما قلنا فيما سبق علوم الآلة ليست مقصودة لذاتها فلا يبقى 20 سنة في النحو ولا الصرف ابو الحازم يقول ادرسنها لها لما المراد تحفظ متن مختصرا الاجروميه الملحه مثلا قطر الندى الالفيه بشروحه شروحها ان اشكل عليك ترجع اما تبقى 20 سنه في النحو وتقول حازم يقول النحو لا هذا <تصفيق> افتراء نعم <تصفيق> نعم اي كتاب تنصح به فبعد قطر الندى الالفيه مباشره من درس الاجروميه بتوسع على ما قراته فتحرب البريه يستطيع ان يدخل في الالفيه مباشره ومن درسها مبسطه مسهله ميسره فقط عبارات فقط دون توسع هذا لابد من واسطه احد امرين اما الملحه واما قطره الندى ويجمع بينهما فحسن كذلك ثم بعد ذلك يقران الفيه من يقول ان الرازي والآمدي والغزالي والجويني لا يؤخذ منهم لانهم فلاسفه يؤخذ ممن هذا يؤخذ ممن اتي بالبديل نعم, نعم. كتب العلم موجوده وعقائدهم هذه لا تمنع من الاخذ من من هذه الكتب ولذلك نقول دائما وهذا الاصل ان يكون موجودا لكن في الواقع ليس عندنا اصول الفقه عند اهل السنه والجماعه انا انكر هذا بالشده ليس عندنا اصول فقه عند اهل السنه والجماعه ومن كتب في هذا النوع انما هي سرقات ياخذها من البرهان والمستصفى والالف بينها ثم قال هذا اصوله وفق عند اهل السنه والجماعه التعريفات والتقسيمات بل التبويب كله من اول الى اخره هو ما قرره الجويني والغزالي الى اخره حينئذ ما وقع عندهم من انحراف تدرس الكتب على على ما هي عليه ويبين يقول هذا خالف اهل السنه والجماعه في باب المعتقد وهذه لا علاقه بها بالمعتقد بعض نظر كل مساله نخالف فيها فصول فقهه علاقة بي بالمعتقد عندهم حساسيه كل ما قرئ فيه باب الاصول وهو نزاع عقدي لا ليس الامر كذلك قد يكون نزاعا عقديا وقد لا يكون نزاعا عقديا ومن ذلك ما يثار عند بعض الطلاب المتدين ان ان القول بالمجاز لا يقول به الاهل البدع هكذا يقول بعضهم مجاز لا يقول به الاهل البدع وهذا امر مشكل كيف يقول بانه اذا كان ينفي المجاز عن اسماء الباري جل وعلا كيف يقول بانه مبتدع بعضهم يستأذن في تصوير كتاب فتح البريه وانا علمت من الشيخ انه لم يشترط في طباعه كتبه حقوق طبع ليس كذلك شفنا كونه القياس قرينه تصرف الامره من الوجوب الى الاستحباب وهل في خلاف فان عينا او عينا عن معرفه مثال لهذا لا لا يشترط مثال بعض القواعد قد لا يكون لها امثله ما. وانما هل يمنع الشرع من هذا او لا هو دليل شرعي نحن نقول قاعده أننا لا نصرف الوجوب أو يفعل عن الوجوب إلى غيره إلا بدليل شرعي ما هي الأدلة الشرعية التي تثبت بها الأحكام تذكرها لها مثال أو ليس لها مثال هذه مسألة أخرى لكن لو ورد لأنه يختلف ممكن بعضهم يرى أن هذا القياس صحيح محل الاجتهاد أنت ترى أنه ليس بقياس صحيح أنا أعتقد أنه قياس صحيح لا تلزمني برأيك هذا فهمك وهذا فهمي وهذه المسألة الاجتهادية مما يقع فيها النزاع هل لا نحتاج الى ان نقول هل له مثال او ليس له مثال ان اعتقدت انه ليس له مثال فهذا التبقيه عندك كانت اما عند غيرك فله امثله الحق حق الاسئله كثيره جدا والوقت ضيق يعني لا يكفي للشرح فاحنا نعتذر الاخوه عن باقي الاسئله وليس هذا يعني لا يعني هذا ان الاسئله التي لم تذكر مهمله او غير موضوعيه لا يعني انها اسئله موضوعيه لكن الوقت فقط لا يكفي ف... يعني نرجو ان تعذرونا في هذا وجزاكم الله تعالى خير